سفر الملوك الاول الاصحاح الاول وشاخ الملك داود تقدم في الايام وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفع فقال له عبيده ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء فلتقف امام الملك ولتكن له حاضنة ولتتجع في حضنك فيدفع سيدنا الملك ففتشوا على فتاة جميلة في جميع تخوم اسرائيل فوجدوا ابيش جشونمية فجاءوا بها الى الملك وكانت الفتاة جميلة جدا فكانت حاضنة الملك وكانت تخدمه ولكن الملك لم يعرفها ثم ان ادوني ابن حجيث ترفع قائلا انا املك وعد لنفسه عجلات وفرسانا وخمسين رجلا يجرون امامه ولم يغضبه ابوه قط قائلا لماذا فعلت هكذا وهو ايضا جميل الصورة جدا وقد ولدته امه بعد ابشالون وكان كلامه مع يؤاب ابن سرويا ومع ابي ثار الكاهن فاعانا دوني. واما صادوق الكاهن وبنياه ابن ياه يداع وناثان النبي وشمع وريعي والجبابره الذين لداود فلم يكونوا مع ادوني فذبح ادوني غنما وبقرا ومعلوفات عند حجر الزاحفه الذي بجانب عين روجر ودعا جميع اخوته بني الملك وجميع رجال يهوذا عبيد الملك وأما ناثان النبي وبنياه والجبابرة وسليمان أخوه فلم يدعه، فكلم ناثان بث شبع سليمان قائلا أما سمعت أن أدني بن حجيث قد ملك وسيدنا داود لا يعلم فالآن تعالي أشير عليك مشورة فتنجي نفسك ونفس ابنك سليمان اذهبي وادخلي الى الملك داود وقولي له اما حلفت انت يا سيد الملك لامتك قائلا ان سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسي فلماذا ملك ادوني وفيما انت متكلمة هناك مع الملك ادخل انا وراءك واكمل كلامك فدخلت بث شبع الى الملك الى المخدع وكان الملك قد شاخ جدا وكانت ابيش الشونميه تخدم الملك فخرت بث شبع وسجدت للملك فقال الملك ما لك فقالت له انت يا سيدي حلفت بالرب الهك لامتك قائلا ان سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسي والان هو ذا أدونيا قد ملك والان انت يا سيد الملك لا تعلم ذلك وقد ذبح ثيرانا ومعلوفات وغنما بكثرة ودعا جميعا بني الملك وابي ثار الكاهنة ويؤاب رئيس الجيش ولم يدع سليمان عبده وانت يا سيد الملك اعين جميع اسرائيل نحوك لكي تخبرهم من يجلس على كرسي سيد الملك بعده فيكون اذا اضطجع سيد الملك مع ابائه اني انا وابني سليمان نحسب مذنبين وبينما هي متكلمة مع الملك اذا ناثان النبي داخله فاخبر الملك قائلين هو ذا ناثان النبي فدخل الى امام الملك وسجد للملك على وجهه الى الارض وقال ناثان يا سيد الملك انت قلت ان أدونية يملك بعدي وهو يجلس على كرسي لانه نزل اليوم وذبح ثيرانا ومعلوفات وغنما بكثرة ودعا جميع بني الملك ورؤساء الجيش وأبي ثار الكاهن وها هم يأكلون ويشربون أمامه ويقولون ليحيى الملك أدوني وأما أنا عبدك وصادوق الكاهن وبنياه بن ياه يداع يا وسليمان عبدك فلم يدعنا هل من قبل سيد الملك كان هذا الأمر ولم تعلم عبدك من يجلس على كرسي سيد الملك بعده فاجاب الملك داود وقال ادع لي بث شبع فدخلت الى امام الملك ووقفت بين يدي الملك فحلف الملك وقال حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيق. انه كما حلفت لك بالرب اله اسرائيل قائلا إن سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسي عوضا عني كذلك افعل هذا اليوم فخرت بث شبع على وجهها الى الارض وسجدت للملك وقالت ليحيا سيد الملك داود الى الابد وقال الملك داود ادع لي صادوق الكاهن وناثان النبي وبنياه ابنياه يا فدخلوا الى امام الملك فقال الملك لهم خذوا معكم عبيد سيدكم واركبوا سليمان بني على البغله التي لي وانزلوا به الى جيحون وليمسحه هناك صادوق الكاهن وناثان النبي ملكا على اسرائيل واضربوا بالبوق وقول ليحيى الملك سليمان وتصعدون وراءه فياتي ويجلس على كرسي وهو يملك عوضا عني واياه قد اوصيت ان يكون رئيسا على اسرائيل ويهوذا فاجاب بنياه بن ياه ابن ياهوى داع الملك وقال امين هكذا يقول الرب اله سيد الملك كما كان الرب مع سيد الملك كذلك ليكن مع سليمان ويجعل كرسيه أعظم من كرسي سيد الملك داود فنزل صادوق الكاهن وناثان النبي وبنياه ابن ياهو يداع والجلادون والسعات واركبوا سليمان على بغلة الملك داود وذهبوا به إلى جيحون فاخذ صادوق الكاهن قرن الدهن من الخيمة ومسح سليمان وضربوا بالبوق وقال جميع الشعب ليحيى الملك سليمان وصعد جميع الشعب وراءه وكان الشعب يضربون بالناي ويفرحون فرحا عظيما حتى انشقت الارض من اصواته فسمع ادونيا وجميع المدعوين الذين عندهم بعدما انتهوا من الاكل وسمع يؤاب صوت البوخ فقال لماذا صوت القرية مضطرب؟ وفيما هو يتكلم اذا بيونثان ابن ابي ثار الكاهن قد جاء فقال ادونيا تعال لانك ذو بأس وتبشر بالخير فأجاب يوناثان وقال لأدونيا بل سيدنا الملك داود قد ملك سليمان وأرسل الملك معه صادوق الكاهن وناثان النبي وبنياه ابنياه يداع والجلادين والسعاد وقد أركبوه على بغلة الملك ومسحه صادوق الكاهن وناثان النبي ملكا في جيحون وصعدوا من هناك فرحين حتى اضطربت القرية هذا هو الصوت الذي سمعتموه وايضا قد جلس سليمان على كرسي المملكة وايضا جاء عبيد الملك ليبارك سيدنا الملك داود قائلين يجعل الهك اسم سليمان احسن من اسمك وكرسيه اعظم من كرسيك فسجد الملك على سريره وايضا هكذا قال الملك مبارك الرب اله اسرائيل الذي اعطاني اليوم من يجلس على كرسيه وعيناي تبصران فارتعد وقام جميع مدعوي ادوني وذهب كل واحد في طريقه وخاف ادوني من قبل سليمان وقام وانطلق وتمسك بقرون المذبح فاخبر سليمان وقيل له هو ذا ادونية خائف من الملك سليمان وهو ذا قد تمسك بقرون المذبح قائلا ليحلف لليوم الملك سليمان انه لا يقتل عبده بالسيف فقال سليمان ان كان ذا فضيلة لا يسقط من شعره الى الارض ولكن ان وجد به شر فانه يموت فارسل الملك سليمان فانزلوه عن المذبح فاتى وسجد للملك سليمان فقال له سليمان اذهب الى بيتك الاصحاح الثاني ولما قربت ايام وفاة داود اوصى سليمان ابنه قائلا انا ذاهب في طريق الارض كلها فتشدد وكن رجلا احفظ شعائر الرب الهك اذ تسير في طرقه وتحفظ فرائضه وصاياه واحكامه وشهاداته كما هو مكتوب في شريعة موسى لكي تفلح في كل ما تفعل وحيثما توجهت لكي يقيم الرب كلامه الذي تكلم به عني قائلا اذا حفظ بنوك طريقهم وسلكوا امامي بالامانة من كل قلوبهم وكل انفسهم قال لا يعدم لك رجل عن كرسي اسرائيل وانت ايضا تعلم ما فعل بي ابن آب سروع ما فعل لرئيسي جيوش اسرائيل ابن نير بن نير وعماس بن يثر اذقت لهما وسفك دم الحرب في الصلح وجعل دم الحرب في منطقته التي على حقويه وفي نعليه اللتين برجليه ففعل حسب حكمتك ولا تدع شيبته تنحدر بسلام الى الهاوية وافعل معروفا لبني برزلاي الجلعادي فيكون بين الاكلين على مائدتك لانهم هكذا تقدموا اليه عند هربي من وجه ابشالومة اخيه وهو ذا معك شمع بن جير البنيامين من بحورين وهو لعنني لعنة شديدة يوم انطلقت الى محناي وقد نزل للقائي الى الاردن فحلفت له بالرب قائلا اني لا اميتك بالسيف والان فلا تبرره لانك انت رجل حكيم فاعلم ما تفعل به واحذر شيبته بالدم الى الهوية واتجع داود مع ابائه ودفن في مدينة داود وكان الزمان الذي ملك فيه داود على اسرائيل أربعين سنة في حبرون ملك سبع سنين وفي اورشليم ملك ثلاثا وثلاثين سنة وجلس سليمان على كرسي داود أبيه وتثبت ملكه جدا ثم جاء ادني ابن حجيث الى بثشبع ام سليمان فقالت الى السلام جئت؟ فقال للسلام ثم قال لي معك كلمة فقال تكلم. فقال انت تعلمين ان الملك كان لي وقد جعل جميع اسرائيل وجوههم نحوي لاملك فدار الملك وصار لاخليه لانه من قبل الرب صار له والان اسالك سؤالا واحدا فلا ترديني فيه فقالت له تكلم فقال قولي لسليمان الملك لانه لا يردك ان يعطيني ابيش جشون مية فقالت بث شبع حسنا انا اتكلم عنك الى الملك فدخلت بثشبع الى الملك سليمان لتكلمه عن ادوني فقام الملك للقائها وسجد لها وجلس على كرسيه ووضع كرسيا لام الملك فجلست عن يمينه وقالت انما اسالك سؤالا واحدا صغيرا لا تردني فقال لها الملك اسألي يا امي لاني لا اردك فقالت لتعطى أبيش الشونمية لادوني اخيك امرأة فاجاب الملك سليمان وقال لامه ولماذا انت تسألين أبيش الشونمية لادوني فاسالي له الملك لانه اخي الاكبر مني له ولابياثار الكاهن وليؤاب ابن سروي وحلف سليمان الملك بالرب قائلا هكذا يفعل لي الله وهكذا يزيد انه قد تكلم ادونيا بهذا الكلام ضد نفسه والان حي هو الرب الذي ثبتني واجلسني على كرسي داود ابي والذي صنع لي بيتا كما تكلم انه اليوم يقتل ادونيا فارسل الملك سليمان بيد بنياه ابنياه يداع فبطش به فمات وقال الملك لابي اثار الكاهن: اذهب الى عناثوث الى حقولك لانك مستوجب الموت ولست اقتلك في هذا اليوم لانك حملت تابوت سيد الرب امام داود ابي ولانك تذللت بكل ما تذلل به ابي وطرد سليمان ابي اثار عن ان يكون كاهنا للرب لاتمام كلام الرب الذي تكلم به على بيت عالي في شيلوه فاتى الخبر الى يوئاب لان يوئاب ما لا وراء ادونيه ولم يمل وراء ابشالون فهرب يوئاب الى خيمه الرب وتمسك بقرون المذبح فاخبر الملك سليمان بان يؤاب قد هرب الى خيمة الرب وها هو بجانب المذبح فارسل سليمان بناياه ابناياه يا داع قائلا اذهب ابطش به فدخل بناياه الى خيمة الرب وقال له هكذا يقول الملك اخرك فقال كلا ولكنني هنا اموت فرد بناياه الجواب على الملك قائلا هكذا تكلم يؤاب وهكذا جواب فقال له الملك افعل كما تكلم وابطش به واتفنه وازل عني وعن بيت ابي الدم الزكية الذي سفكه يؤاب فيرد الرب دمه على رأسه لانه بطش برجلين بريئين. وخير منهم وقتلهما بالسيف وابي داود لا يعلم وهما ابنير بن نير رئيس جيش اسرائيل وعماس بن يثر رئيس جيش يهوذا فيرتد دمهما على رأس يؤاب ورأس نسله الى الابد ويكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام الى الابد من عند الرب فصعد بناياه ابن ياهو يداع وبطش به وقتله فدفن في بيته في البريه وجعل الملك بناياه ابن ياهو يداع مكانه على الجيش وجعل الملك صادوق الكاهن مكان أبي يثار. ثم ارسل الملك ودعا شمعي وقال له ابني لنفسك بيتا في اورشليم واقم هناك ولا تخرج من هناك الى هنا او هنالك فيوم تخرج وتعبر وادي قدرون اعلمن بانك موتا تموت ويكون دمك على رأسك فقال شمعي للملك حسن الامر كما تكلم سيد الملك كذلك يصنع عبدك فاقام شمعي في اوروشليما اياما كثيرا وفي نهاية ثلاث سنين هرب عبداني لشمعي الى اخيش ابن معك ملك جت فاخبروا شمعي قائلين هو ذا عبداك في جت فقام شمعي وشد على حماره وذهب الى جت الى اخيش ليفتش على عبديه فانطلق شمعي واتى بعبديه من جت فاخبر سليمانه بأن شمعي قد انطلق من أورو شليمة إلى جت ورجع فأرسل الملك ودعا شمعي وقال له اما استحلفتك بالرب وأشهدت عليك قائلا إنك يوم تخرج وتذهب إلى هنا وهنالك اعلمن بأنك موتا تموت فقلت لي حسن الأمر قد سمعت فلماذا لم تحفظ يمين الرب والوصية التي اوصيتك بها ثم قال الملك لشمع انت عرفت كل الشر الذي علمه قلبك الذي فعلته لداود ابي فليرد الرب شرك على راسك والملك سليمان يبارك وكرسي داود يكون ثابتا امام الرب الى الابد وامر الملك بناياه ابناياه يده فخرج وبطش به فمات وتثبت الملك بيده سليمان الاصحاح الثالث وصاهر سليمان فرعون ملك مصر واخذ بنت فرعون واتى بها الى مدينة داود. الى ان اكمل بناء بيته وبيت الرب وسور اورشليم حواليها الا ان الشعب كانوا يذبحون في المرتفعات لانه لم يبنى بيت لاسم الرب الى تلك الايام واحب سليمان الرب سائرا في فرائض داود ابيه الا انه كان يذبح ويوقد في المرتفعات وذهب الملك الى جبعون ليذبح هناك، لانها هي المرتفعة العظمى واصعد سليمان الف محرقة على ذلك المذبح في جبعون تراء الرب لسليمان في حلم ليلا وقال الله اسأل ماذا اعطيك فقال سليمان انك قد فعلت مع عبدك داود ابي رحمة عظيمة حسب ما صار أمامك بأمانة وبر واستقامة قلب معك فحفظت له هذه الرحمة العظيمة وأعطيته ابن يجلس على كرسيه كهذا اليوم والآن أيها الرب إلهي أنت ملكت عبدك مكان داود أبي وأنا فتى صغير لا اعلم الخروج والدخول وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته شعب كثير لا يحصل ولا يعد من الكثر، فاعطي عبدك قلبا فهيما لاحكم على شعبك واميز بين الخير والشر لانه من يقدر ان يحكم على شعبك العظيم هذا فحسن الكلام في عيني الرب لأن سليمان سأل هذا الأمر فقال له الله من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك اياما كثيرة ولا سألت لنفسك غنى ولا سألت أنفس أعدائك بل سألت لنفسك تمييزا لتفهم الحكم هوذا قد فعلت حسب كلامك هوذا أعطيتك قلبا حكيما ومميزا حتى انه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك وقد اعطيتك ايضا ما لم تسأله غنا وكرامة حتى انه لا يكون رجل مثلك في الملوك كل ايامك فان سلكت في طريقي وحفظت فرائضي ووصاياي كما سلك داود أبوك فإني أطيل أيامك فاستيقظ سليمان وإذا هو حل وجاء إلى أورشليم، ووقف أمام تابوت عهد الرب وأصعد محرقات وقرب ذبائح سلامه وعمل وليمة لكل عبيده حينئذ أتت امرأتان زانيتان إلى الملك ووقفتا بين يديه فقالت المرأة الواحدة استمع يا سيدي اني انا وهذه المرأة ساكنتان في بيت واحد وقد ولدت معها في البيت وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة ايضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في البيت غيرنا نحن وكلتين في البيت فمات ابن هذه في الليل لانها اتجعت عليه فقامت في وسط الليل واخذت ابني من جانبي وامتك نائمة واضجعته في حضنها واضجعت ابنها الميت في حضني فلما قمت صباحا لاردع ابني اذا هو ميت ولما تأملت فيه في الصباح إذا هو ليس ابني الذي ولدته وكانت المرأة الأخرى تقول كلا بل ابني الحي وابنك الميت وهذه تقول لا بل ابنك الميت وابني الحي وتكلمت امام الملك فقال الملك هذه تقول هذا ابني الحي وابنك الميت وتلك تقول لا بل ابنك الميت وابني الحي فقال الملك اتوني بسيف فاتوا بسيف بين يدي الملك فقال الملك اشتروا الولد الحي اثنين واعطوا نصفا للواحدة ونصفا للاخرى فتكلمت المرأة التي ابنها الحي الى الملك لان احشاءها اضطرمت على ابنها وقالت استمع يا سيدي اعطوها الولد الحي ولا تميتوه واما تلك فقال لا يكون لي ولا لك اشتروه فاجاب الملك وقال اعطوها الولد الحي ولا تميتوه فانها امه ولما سمع جميع اسرائيل بالحكم الذي حكم به الملك خافوا الملك لانهم رأوا حكمة الله فيه لاجراء الحكم الاصحاح الرابع وكان الملك سليمان ملكا على جميع اسرائيل وهؤلاء هم الرؤساء الذين لهم عزرياه بن صادوق الكاهن واليحورف واخيا ابن شيشا كاتبان وياهو شفاط ابن اخيلود المسجل وبناياهو ابن ياهو يداع على الجيش وصادوق وابي يثار كاهنان وعزرياه ابن ناثان على الوكلاء وزابود ابن ناثان كاهن وصاحب الملك واخي شار على البيت وادو نيرام ابن عبدة على التسخير وكان لسليمان اثنا عشر وكيلا على جميع اسرائيل يمطارون للملك وبيته كان على الواحد ان يمطار شهرا في السنة وهذه اسماؤهم ابن حور في جبل افرايم ابن دقر في ماقص وشعل بيم وبيت شمس وايلون بيت حنان، ابن حسد في اربوت كانت له سوكوه وكل ارض حافر ابن ابي ناداب في كل مرتفعات دور كانت طافة بنت سليمان له رأة. بعن ابن اخيلود في تعنك ومجده وكل بيت شان التي بجانب سرطان تحت يزرعيل من بيت شان الى ابل محول الى معبر يقمعان ابن جابر في راموت جلعان له حووث يائير ابن منسة التي في جلعان وله كرة ارجوب التي في باشاب ستون مدينة عظيمة بأسوار وعوارض من نحاس أخي ناداب بن عده في محنايم أخي معص في نفتال وهو أيضا أخذ باسمة بنت سليمان امرأة بعن بن حوشاي في أشير وبعلوت ياه شفاط بن فاروح في الساكر شمع بن أيلة في بنيامين جابر بن أوري في أرض جلعاد أرض سيحون ملك الأموريين وعوجا ملك باشان ووكيل واحد الذي في الأرض وكان يهوذا وإسرائيل كثيرين كالرمل الذي على البحر في الكثرة يأكلون ويشربون ويفرحون وكان سليمان متسلطا على جميع الممالك من النهر الى ارض فلسطين والى تخوم مصر كانوا يقدمون الهدايا ويخدمون سليمان كل ايام حياته وكان طعام سليمان لليوم الواحد ثلاثين كر سميث وستين كرة دقيق وعشرة ثيران مسمنا وعشرين ثورا من المراعي ومئة خروف ما عدا الايائل والظباء واليحامير والاوزه المسند لانه كان متسلطا على كل ما عبر النهر من تفسح إلى غسا على كل ملوك عبر النهر وكان له صلح من جميع جوانبه حواليه وسكن يهوذا واسرائيل امنين كل واحد تحت كرمته وتحت تينته من دان الى بئر سب كل ايام سليمان وكان لسليمان اربعون الف مذود لخيل مركباته واثنى عشر الف فارس وهؤلاء الوكلاء كانوا يمطرون للملك سليمان ولكل من تقدم الى مائدة الملك سليمان كل واحد في شهره لم يكونوا يحتاجون الى شيء وكانوا يأتون بشعير وتبن للخيل والجياد الى الموضع الذي يكون فيه كل واحد حسب قضائه واعطى الله سليمان حكمة وفهما كثيرا جدا ورحبت قلب كالرمل الذي على شاطئ البحر وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر وكان احكم من جميع الناس من ايثان الازراح وهيمان وكالكول ودردع بني محول وكان صيته في جميع الامم حواليه وتكلم بثلاثة الاف مثلا وكانت نشائده الفا وخمسا وتكلم عن الأشجار من الارز الذي في لبنان إلى الزوف النابت في الحق وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته الأصحاح الخامس وأرسل حرام ملك سور عبيده إلى سليمان لانه سمع انهم مسحوه ملكا مكان ابيه لان حرام كان محبا لداود كل الايام فارسل سليمان الى حرام يقول انت تعلم داود ابي انه لم يستطع ان يبني بيتا لاسم الرب الهه بسبب الحروب التي احاطت به حتى جعلهم الرب تحت بطني قدميه والان فقد اراحني الرب الهي من كل الجهات فلا يوجد خصم ولا حادثة شر وهانذا قائل على بناء بيت لاسم الرب الهي كما كلم الرب داود أبي قائلا إن ابنك الذي اجعله مكانك على كرسيك هو يبني البيت لسم. والان فامر أن يقطع لي ارزا من لبنان ويكون عبيدي مع عبيدك واجرة عبيدك اعطيك اياها حسب كل ما تقول لانك تعلم انه ليس بيننا احد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين فلما سمع حرام كلام سليمان فرح جدا وقال مبارك اليوم الرب الذي اعطى داود ابنا حكيما على هذا الشعب الكثير وارسل حرام الى سليمان قائلا قد سمعت ما ارسلت به اليه انا افعل كل مسرتك في خشب الارز وخشب السر عبيدي ينزلون ذلك من لبنان الى البحر وانا اجعله ارماثا في البحر الى الموضع الذي تعرفني عنه وانفضه هناك وانت تحمله وانت تعمل مرضاتي باعطائك طعاما لبيتي فكان حرام يعطي سليمان خشب ارز وخشب سرو حسب كل مسرته واعطى سليمان حرام عشرين الف كر حنططن طعاما لبيته وعشرين كر زيت رد هكذا كان سليمان يعطي حرام سنة فسنة والرب اعطى سليمان حكمة كما كلمه وكان صلح بين حرام وسليمان وقطعا كلاهما عهدا وسخر الملك سليمان من جميع اسرائيل وكانت السخر ثلاثين الف رجل فارسلهم الى لبنان عشرة الاف في الشهر بالنوبة يكونون شهرا في لبنان وشهرين في بيوتهم وكان أدو نيرام على التسخير وكان لسليمان سبعون الفا يحملون أحماله وثمانون الفا يقطعون في الجبل ما عدا رؤساء الوكلاء لسليمان الذين على العمل ثلاثة آلاف وثلاثمئة المتسلطين على الشعب العاملين العمل وأمر الملك أن يقلعوا حجارة كبيرة حجارة كريمة لتأسيس البيت حجارة مربعة فنحتها بناء سليمان وبناء حرام والجبليون وهياءوا الأخشاب والحجارة لبناء البيت الاصحاح السادس وكان في سنة مئة والثمانين لخروج بني اسرائيل من ارض مصر في السنة الرابعة لملك سليمان على اسرائيل في شهر زيو وهو الشهر الثاني انه بنى البيت للرب والبيت الذي بناه الملك سليمان للرب طوله ستون ذراع وعرضه عشرون ذراع وسمكه ثلاثون ذراع والرواق قدام هيكل البيت طوله عشرون ذراع حسب عرض البيت وعرضه عشر اذرع قدام البيت وعمل للبيت كوا مصفوفة مشبكة وبنى مع حائط البيت طباقا حواليه مع حيطان البيت حول الهيكل والمحراب. وعمل غرفات في مستديرها فالطبقة السفلة عرضها خمس اذرع والوسطى عرضها ست اذرع والثالثة عرضها سبع اذرع لانه جعل للبيت حواليه من خارج اخصانه لالا تتمكن الجوائز في حيطان البيت والبيت في بنائه بني بحجارة صحيحة مقتلعة ولم يسمع في البيت عند بنائه منحة ولا معول ولا اداه من حديد وكان باب الغرفة الوسطى في جانب البيت الايمن وكانوا يصعدون بدرج معطف الى الوسطى ومن الوسطى الى الثالثة فبنى البيت واكمله وسقف البيت بالواح وجوائز من الارز وبنى الغرفات على البيت كله سمكها خمس أذرع وتمكنت في البيت بخشب ارز وكان كلام الرب إلى سليمان قائلا هذا البيت الذي انت بانيه ان سلكت في فرائضي وعملت احكامي وحفظت كل وصاياي للسلوك بها فاني أقيم معك كلامي الذي تكلمت به الى داود ابي واسكن في وسط بني اسرائيل ولا اترك شعبي اسرائيل فبنى سليمان البيت واكمله وبنى حيطان البيت من داخل باضلاع ارز من ارض البيت الى حيطان السقف وغشاه من داخل بخشب وفرش ارض البيت باخشاب سر وبنى عشرين ذراعا من مؤخر البيت بأضلاع أرز من الأرض إلى الحيطان وبنى داخله لأجل المحراب أي قدس الأقداس وأربعون ذراعا كانت البيت أي الهيكل الذي أمامه وأرز البيت من داخل كان منقورا على شكل قثاء وبراعم زهور الجميع أرز لم يكن يرى حجر وهيأ محرابا في وسط البيت من داخل ليضع هناك تابوت عهد الرب ولأجل المحراب عشرون ذراعا طولا وعشرون ذراعا عرضا وعشرون ذراعا سمكا وغشاه بذهب خالص وغش المذبح بأرز وغش سليمان البيت من داخل بذهب خالص وسد بسلاسل ذهب قدام المحراب وغشاه بذهب وجميع البيت غشاه بذهب الى تمام كل البيت وكل المذبح الذي للمحراب غشاه بذهب وعمل في المحراب كروبين من خشب الزيتون علو الواحد عشر اذرع وخمس اذرع جناح الكروب الواحد وخمس اذرع جناح الكروب الاخر عشر اذرع من طرف جناحه إلى طرف جناحه وعشر اذرع الكروب الآخر، قياس واحد وشكل واحد للكروبين علو الكروب الواحد عشر اذرع وكذا الكروب الاخر وجعل الكروبين في وسط البيت الداخلي وبسطوا اجنحه الكروبين فمس جناح الواحد الحائط وجناح الكروب الاخر مس الحائط الاخر وكانت اجنحتهما في وسط البيت يمس احدهما الاخر وغش الكروبين بذهب وجميع حيطان البيت في مستديرها رسمها نقشا بنقر كروبيما ونخيل وبراعم زهور من داخل ومن خارج وغش أرض البيت بذهب من داخل ومن خارج وعمل لباب المحراب مصر من خشب الزيتون الساكف والقائمتان مخمسة والمسرعاني من خشب الزيتون ورسم عليهما نقش كروبيما ونخيل وبراعم زهور وغشاهما بذهب ورسع الكروبيما والنخيل بذهب وكذلك عمل لمدخل الهيكل قوائم من خشب الزيتوني مربعه ومسرعين من خشب السطر المسراع الواحد دفتان تنطويان والمسراع الاخر دفتان تنطويان ونحت كروبيما ونخيلا وبراعما زهور وغشاها بذهب مطرق على المنقوش وبنى الدار الداخلية ثلاثة صفوف منحوته وصفا من جوائز الارز في السنة الرابعة أسس بيت الرب في شهر زيو وفي السنة الحادية عشرة في شهر بول وهو الشهر الثامن أكمل البيت في جميع أموره وأحكامه فبناه في سبع سنين الأصحاح السابع وأما بيته فبناه سليمان في ثلاث عشرة سنة واكمل كل بيته وبنى بيت وعر لبنان طوله مئة ذراع وعرضه خمسون ذراع وسمكه ثلاثون ذراع على اربعه صفوف من اعمده ارز وجوائز ارز على الاعمده وسقف بارز من فوق على الغرفات الخمس والاربعين التي على الاعمدة كل صف والسقوف ثلاث طباق وكوة مقابل كوة ثلاث مرات وجميع الابواب والقوائم مربعة مسقوفة ووجه كوة مقابل كوة ثلاث مرات وعمل رواق الاعمدة طوله خمسون ذراع وعرضه ثلاثون ذراع ورواقا اخر قدامها واعمدة واسكفة قدامها وعمل رواق الكرسي حيث يقضي اي رواق القضاء وغشي بارز من ارض الى سقف وبيته الذي كان يسكنه في دار اخرى داخل الرواق كان كهذا العمل وعمل بيتا لابنة فرعون التي اخذها سليمان كهذا الرواق كل هذه من حجارة كريمة كقياس الحجارة المنحوته منشورة بمنشار من داخل ومن خارج من الاساس الى الافريز ومن خارج الى الدار الكبير وكان مؤسسا على حجارة كريمة حجارة عظيمة حجارة عشر اذرع وحجارة ثمان اذرع ومن فوق حجارة كريمة كقياس المنحوتة وارز وللدار الكبيرة في مستديرها ثلاثة صفوف منحوتة وصف من جوائز الارز كذلك دار بيت الرب الداخلية وارواق البيت وارسل الملك سليمان واخذ حرام منصور وهو ابن امرأة ارمله من سبط نفتالي وأبوه رجل سوري نحاس وكان ممتلئا حكمة وفهما ومعرفة لعمل كل عمل في النحاس فأتى إلى الملك سليمان وعمل كل عمله وصور العمودين من نحاس طول العمود الواحد ثمان عشرة ذراء وخيط اثنتا عشرة ذراء يحيط بالعمود الاخر وعمل تاجين ليضعهما على رأسي العمودين من نحاس مسبوك طول التاج الواحد خمس اذرع وطول التاج الاخر خمس اذرع وشباكا عملا مشبكا وضفائر كعمل السلاسل للتاجين الذين على رأسي العمودين سبعا للتاج الواحد وسبعا للتاج الاخر وعمل للعمودين صفين من الرمان في مستديرهما على الشبكة الواحدة لتغطية التاج الذي على رأس العمود وهكذا عمل للتاج الاخر والتاجان اللذان على رأسي العمودين من صيغة السوسن كما في الرواق هما اربع اذرع وكذلك التاجان اللذان على العمودين من عند البطن الذي من جهة الشبكة صاعدة والرمانات مئتان على صفوف مستديرة على التاج الثاني واوقف العمودين في رواق الهيكل فاوقف العمود الايمن ودع اسمه ياكين ثم اوقف العمود الايسر ودع اسمه بوعز وعلى رأس العمودين صيغه السوسن فكمل عمل العمودين وعمل البحر مسبوكا عشر اذرع من شفته الى شفته وكان مدورا مستديرا ارتفاعه خمس اذرع وخيط ثلاثون ذراعا يحيط به بدائره وتحت شفته قثاء مستديرة تحيط به عشر للذراع محيطة بالبحر بمستديره صفين القثاء قد سبكت بسبكه وكان قائما على اثني عشر ثورا ثلاثة متوجهة إلى الشمال وثلاثة متوجهة الى الغرب وثلاثة متوجهة الى الجنون وثلاثة متوجهة الى الشرق والبحر عليها من فوق وجميع اعجازها الى داخل وغلظه شبر وشفته كعمل شفة كأس بزهر سوسا يسع الفي بث وعمل القواعد العشرة من نحاس طول القاعدة الواحدة اربع أذرع، وعرضها اربع أذرع، وارتفاعها ثلاث أذرع. وهذا عمل القواعد لها اطراس والاطراس بين الحواجب وعلى الاطراس التي بين الحواجب أسود وثيران وكروبين وكذلك على الحواجب من فوق ومن تحت الأسود والثيران قلائد زهور عمل مدل ولكل قاعدة أربع بكر من نحاس وقطاب من نحاس ولقوائمها الأربع أكتاف والأكتاف مسبوكة تحت المرحضة بجانب كل قلاد وفمها داخل الاكليل ومن فوق ذراع وفمها مدور كعمل قاعده ذراع ونصف ذراع وايضا على فمها نقش واتراسها مربعه لا مدوره والبكر الاربع تحت الاطراسي وخطاطيف البكر في القاعده وارتفاع البكره الواحده ذراع ونصف ذراع وعمل البقر كعمل بكرة مركبة خطاطيفها وأطرها وأصابعها وقبوبها كلها مسبوك وأربعة أكتاف على أربع زوايا القاعدة الواحدة وأكتاف القاعدة منها وأعلى القاعدة مقبب مستدير على ارتفاع نصف ذراع من أعلى القاعدة أياديها وأطراسها منها، ونقش على الوحي أياديها وعلى أطراسها كروبيما وأسودا ونخيلا كسعة كل واحدة، وقلائد زهور مستديرة. هكذا عمل القواعد العشر لجميعها سبق واحد وقياس واحد وشكل واحد، وعمل عشر مراحظ من نحاس. تسع كل مرحدة 40 بثا المرحدة الواحده اربع اذرع مرحدة واحدة على القاعده الواحده للعشر القواعد وجعل القواعد خمسا على جانب البيت الايمن وخمسا على جانب البيت الايسر وجعل البحر على جانب البيت الايمن الى الشرق من جهة الجنوب وعمل حرام المراحض والرفوش والمناضح وانتهى حرام من جميع العمل الذي عمله للملك سليمان لبيت الرب العمودين وكرتي التاجين اللذين على رأسي العمودين والشبكتين لتغطية كرتين التاجين اللذين على رأسي العمودين واربعمائة الرمانة التي للشبكتين صفار رمان للشبكة الواحدة لاجل تغطية كرتين التاجين اللذين على العمودين والقواعد العشرة والمراحد العشر على القواعد والبحر الواحد والاثني عشر ثورا تحت البحر والقدورة والرفوش والمناضح وجميع هذه الانيه التي عملها حرام للملك سليمان لبيت الرب هي من نحاس مصقول في غور الاردن سبكها الملك في ارض الخزف بين سكوتة وصرتان وترك سليمان وزن جميع الانيه لانها كثيرة جدا جدا لم يتحقق وزن النحاس وعمل سليمان جميع آنية بيت الرب المذبح من ذهب والمائدة التي عليها خبز الوجوه من ذهب والمنائر خمسا عن اليمين وخمسا عن اليسار أمام المحراب من ذهب خالص والأزهار والسرج والملاقة من ذهب والطصوص والمقاص والمناضح والمجامرة من ذهب خالص والوصل لمصاريع البيت الداخلي اي لقدس الاقداس ولابواب البيت اي الهيكل من ذهب واكمل جميع العمل الذي عمله الملك سليمان لبيت الرب وادخل سليمان اقداس داود ابيه الفضة والذهب والآنية وجعلها في خزائن بيت الرب الاصحاح الثامن حينئذ جمع سليمان شيوخ اسرائيل وكل رؤوس الاصباط رؤساء الاباء من بني اسرائيل الى الملك سليمان في اوروشلي لاسعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود هي صهيون. فاجتمع الى الملك سليمان جميع رجال اسرائيل في العيد في شهر ايثانين هو الشهر السابع وجاء جميع شيوخ اسرائيل وحمل الكهنة التابوت واصعدوا تابوت الرب وخيمة الاجتماع مع جميع انيه القدس التي في الخيمة فاسعدها الكهنة واللاويون والملك سليمان وكل جماعة اسرائيل المجتمعين إليه معه امام التابوت كانوا يذبحون من الغنم والبقر ما لا يحصل ولا يعد من الكثر وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البيت في قدس الأقداس. إلى تحت جناحي الكروبين لان الكروبين بسطا اجنحتهما على موضع التابوت وظلل الكروبان التابوت وعصيه من فوق وجذب العصية فتراءت رؤوس العصي من القدس أمام المحراب ولم ترى خارجا وهي هناك إلى هذا اليوم لم يكن في التابوت إلا لوحال حجري، اللذان وضعهما موسى هناك في حريق حين عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر وكان لما خرج الكهنة من القدس أن السحاب ملأ بيت الرب ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب لان مجد الرب ملأ بيت الرب حينئذ تكلم سليمان قال الرب انه يسكن في الضباب اني قد بنيت لك بيت سكن مكانا لسكناك الى الابد وحول الملك وجهه وبارك كل جمهور اسرائيل وكل جمهور اسرائيل واقف وقال مبارك الرب اله اسرائيل الذي تكلم بفمه الى داود ابي واكمل بيده قائلا منذ يوم اخرجت شعبي اسرائيل من مصر لم اختر مدينة من جميع اصباط اسرائيل لبناء بيت ليكون اسمي هناك بل انما اخترت داود ليكون على شعبي اسرائيل وكان في قلب داود ابي ان يبني بيتا لاسم الرب اله اسرائيل فقال الرب لداود ابي من اجل انه كان في قلبك ان تبني بيتا لاسمه قد احسنت بكونه في قلبك الا انك انت لا تبني البيت بل ابنك الخارج من صلبك هو يبني البيت لاسمك واقام الرب كلامه الذي تكلم به وقد قمت انا مكان داود ابي وجلست على كرسي اسرائيل كما تكلم الرب وبنيت البيت لاسم الرب اله اسرائيل وجعلت هناك مكانا للتابوت الذي فيه عهد الرب الذي قطعه مع ابائنا عند اخراجه اياهم من ارض مصر ووقف سليمان امام مذبح الرب تجاه كل جماعة اسرائيل وبسط يديه الى السماء وقال ايها الرب اله اسرائيل ليس اله مثلك في السماء من فوق ولا على الارض من اسفل حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين امامك بكل قلوبهم الذي قد حفظت لعبدك داود ابي ما كلمته به فتكلمت بفمك واكملت بيدك كهذا اليوم والان ايها الرب اله اسرائيل احفظ لعبدك داود ابي ما كلمته به قائلا لا يعدم لك امامي رجل يجلس على كرسي اسرائيل ان كان بنوك انما يحفظون طرقهم حتى يسير امامي كما سرت انت امامي والان يا اله اسرائيل فليتحقق كلامك الذي كلمت به عبدك داود ابي لانه هل يسكن الله حقا على الارض هو ذا السماوات وسماء السموات لا تسعك فكم بالاقل هذا البيت الذي بنيت فالتفت الى صلاة عبدك والى تضرعه ايها الرب اله واسمع الصراخ والصلاه التي يصليها عبدك امامك اليوم لتكون عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا على الموضع الذي قلت ان اسمي يكون فيه لتسمع الصلاة التي يصليها عبدك في هذا الموضع واسمع تضرع عبدك وشعبك اسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع واسمع انت في موضع سكناك في السماء واذا سمعت فخفر اذا اخطا احد الى صاحبي ووضع عليه حلفا ليحلفه وجاء الحلف امام مذبحك في هذا البيت فاسمع انت في السماء واعمل وقضي بين عبيدك اذ تحكم على المذنب فتجعل طريقه على رأسه وتبرر البار اذ تعطيه حسب بره اذا انكسر شعبك اسرائيل امام العدو لانهم اخطاوا اليك ثم رجعوا اليك واعترفوا باسمك وصلوا وتضرعوا اليك نحو هذا البيت فاسمع انت من السماء واغفر خطية شعبك اسرائيل وارجعهم الى الارض التي اعطيتها لابائهم اذا اغلقت السماء ولم يكن مطر لانهم اخطأوا اليك ثم صلوا في هذا الموضع واعترفوا باسمك ورجعوا عن خطيتهم لانك ضايقتهم فاسمع انت من السماء واغفر خطية عبيدك وشعبك اسرائيل فتعلمهم الطريق الصالح الذي يسلكون فيه واعطي مطرا على ارضك التي أعطيتها لشعبك ميراثا إذا صار في الأرض جوع إذا صار وباء، إذا صار لفح أو يرقان أو جراد جردم أو إذا حاصره عدوه في أرض مدنه في كل ضربة وكل مرض فكل صلاة وكل تضرع تكون من أي إنسان كان من كل شعبك اسرائيل الذين يعرفون كل واحد ضربة قلبه فيبسط يديه نحو هذا البيت فاسمع انت من السماء مكان سكناك واغفر واعمل واعطي كل انسان حسب كل طرقه كما تعرف قلبه لانك انت وحدك قد عرفت قلوبه كل بني البشر لكي يخافوك كل الايام التي يحيون فيها على وجه الارض التي اعطيت لابائنا وكذلك الاجنبي الذي ليس من شعبك اسرائيل هو وجاء من ارض بعيدة من اجل اسمك لانهم يسمعون باسمك العظيم وبيدك القوي وذراعك الممدود فمتى جاء وصل في هذا البيت فاسمع أنت من السماء مكان سكناك وافعل حسب كل ما يدعو به إليك الأجنبي لكي يعلم كل شعوب الأرض اسمك فيخافوك كشعبك إسرائيل ولكي يعلموا أنه قد دعي اسمك على هذا البيت الذي بنيته اذا خرج شعبك لمحاربة عدوه في الطريق الذي ترسلهم فيه وصلوا الى الرب نحو المدينة التي اخترتها والبيت الذي بنيته لاسمك فاسمع من السماء صلاتهم وتضرعهم واقضي قضاءهم اذا اخطأوا اليك لانه ليس انسان لا يخطئ وغضبت عليهم ودفعتهم امام العدو وسباهم سابوهم الى ارض العدو بعيدة او قريدة فاذا ردوا الى قلوبهم في الارض التي يسبون اليها ورجعوا وتضرعوا اليك في ارض سبيهم قائلين قد اخطأنا وعوجنا واذنبنا ورجعوا اليك من كل قلوبهم ومن كل انفسهم في ارض اعدائهم الذين سبوهم وصلوا اليك نحو ارضهم التي اعطيت لابائهم نحو المدينة التي اخترك والبيت الذي بنيت لاسمك فاسمع في السماء مكان سكناك صلاتهم وتضرعهم واقضي قضاءهم واغفر لشعبك ما اخطأوا به اليك وجميع ذنوبهم التي اذنبوا بها اليك واعطهم رحمة امام الذين سبوهم فيرحموهم لانهم شعبك وميراثك الذين اخرجت من مصر من وسط كور الحديد لتكون عيناك مفتوحتين نحو تضرع عبدك وتضرع شعبك اسرائيل فتصغي اليهم في كل ما يدعونك لأنك أنت أفرستهم لك ميراثا من جميع شعوب الأرض كما تكلمت عن يد موسى عبدك عند إخراجك آباءنا من مصر يا سيد الرب وكان لما انتهى سليمان من الصلاة إلى الرب بكل هذه الصلاة والتضرر انه نهض من امام مذبح الرب من الجثو على ركبتيه ويداه مبسوطتان نحو السماء ووقف وبارك كل جماعة اسرائيل بصوت عال قائلا مبارك الرب الذي اعطى راحة لشعبه اسرائيل حسب كل ما تكلم به ولم تسقط كلمة واحدة من كل كلامه الصالح الذي تكلم به عن يد موسى عبده ليكن الرب الهنا هنا معنا كما كان مع ابائنا فلا يتركنا ولا يرفضنا ليميل بقلوبنا إليه لكي نسير في جميع طرقه ونحفظ وصياه وفرائضه وأحكامه التي أوصى بها آباءنا وليكن كلامي هذا الذي تضرعت به أمام الرب قريبا من الرب إلى هنا نهارا وليلا ليقضي قضاء عبده وقضاء شعبه إسرائيل أمر كل يوم في يومه ليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هو الله وليس آخر فليكن قلبكم كاملا لدى الرب هنا، إذ تسيرون في فرائده وتحفظون وصاياه كهذا اليوم ثم إن الملك وجميع إسرائيل معه ذبحوا ذبائح أمام الرب وذبح سليمان ذبائح السلامة التي ذبحها للرب من البقر اثنين وعشرين الفا ومن الغنم مائة الف وعشرين الفا فدشن الملك وجميع بني اسرائيل بيت الرب في ذلك اليوم قدس الملك وسط الدار التي امام بيت الرب لانه قرب هناك المحرقات والتقدمات وشحم ذبائح السلام لان مذبح النحاس الذي امام الرب كان صغيرا عن ان يسعى المحرقات والتقدمات وشحم ذبائح السلام وعيد سليمان العيدة في ذلك الوقت وجميع اسرائيل معه جمهور كبير من مدخل حمات الى وادي مصر امام الرب الى هنا سبعة ايام وسبعة ايام اربعة عشر يوم وفي اليوم الثامن صرف الشعب فبارك الملك وذهبوا الى خيامهم فرحين وطيبي القلوب لاجل كل الخير الذي عمل الرب لداود عبده ولاسرائيل شعبه الاصحاح التاسع وكان لما اكمل سليمان بناء بيت الرب وبيت الملك وكل مرغوب سليمان الذي سر ان يعمل ان الرب تراء لسليمان ثانية كما تراء له في جبعون وقال له الرب قد سمعت صلاتك وتدرعك الذي تدرعت به امامي قدست هذا البيت الذي بنيته لأجل وضع اسمي فيه إلى الأبد وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام وأنت ان سلكت أمامي كما سلك داود أبوك بسلامة قلب واستقام وعملت حسب كل ما أوصيتك وحفظت فرائضي وأحكامي فاني اقيم كرسي ملكك على اسرائيل الى الابد كما كلمت داود اباك قائلا لا يعدم لك رجل عن كرسي اسرائيل ان كنتم تنقلبون انتم او ابناؤكم من ورائي ولا تحفظون وصاياي فرائضي التي جعلتها امامكم بل تذهبون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها فإني أقطع إسرائيل عن وجه الأرض التي أعطيتهم إياها والبيت الذي قدسته لاسمي أن فيه من أمام ويكون إسرائيل مثلا وهزأة في جميع الشعوب وهذا البيت يكون عبرة كل من يمر عليه يتعجب ويصفر ويقولون لماذا عمل الرب هكذا لهذه الارض ولهذا البيت فيقولون من اجل انهم تركوا الرب الههم الذي اخرج اباءهم من ارض مصر وتمسكوا بالهة اخرى وسجدوا لها وعبدوها لذلك جلب الرب عليهم كل هذا الشر وبعد نهاية عشرين سنة بعدما بنى سليمان البيتين بيت الرب وبيت الملك وكان حرام ملك سور قد ساعف سليمان بخشب ارز وخشب سرو وذهب حسب كل مصرته اعطى حينئذ الملك سليمان حرام عشرين مدينة في ارض الجليل فخرج حرام من صور ليرى المدن التي اعطاه اياها سليمان فلم تحسن في عينيه فقال ما هذه المدن التي اعطيتني يا اخي ودعاها ارض كابور الى هذا اليوم وارسل حرام للملك مئة وعشرين وزنه ذهب وهذا هو سبب التسخير الذي جعله الملك سليمان لبناء بيت الرب وبيته والقلعة وسور أوروشاليم وحاصور ومجده وجازر صعد فرعون ملك مصر وأخذ جازر وأحرقها بالنار وقتل الكنعانيين الساكنين في المدينة وأعطاها مهرا لابنته امرأة سليمان وبنى سليمان جازر وبيت حرون السفلى وبعل وتدمر في البرية في الارض وجميع مدن المخازن التي كانت لسليمان ومدن المركبات ومدن الفرسان ومرغوب سليمان الذي رغب ان يبنيه في اورشليم وفي لبنان وفي كل ارض سلطنته جميع الشعب الباقين من الاموريين والحثيين والفرزيين والحويين واليابوسيين الذين ليسوا من بني اسرائيل ابناؤهم الذين بقوا بعدهم في الأرض الذين لم يقدر بنو اسرائيل أن يحرموهم جعل عليهم سليمان تسخير عبيد إلى هذا اليوم وأما بنو إسرائيل فلم يجعل سليمان منهم عبيدا لأنهم رجال القتال وخدامه وأمراؤه وثوالثه ورؤساء مركباته وفرسانه هؤلاء رؤساء الموكلين على أعمال سليمان خمسمائة وخمسون الذين كانوا يتسلطون على الشعب العاملين العمل ولكن بنت فرعون صعدت من مدينة داود الى بيتها الذي بناه لها حينئذ بنى القلعه وكان سليمان يصعد ثلاث مرات في السنة محرقات وذبائح سلامة على المذبح الذي بناه للرب وكان يوقد على الذي امام الرب وأكمل البيت وعمل الملك سليمان سفنا في أسيون جابر التي بجانب ايله على شاطئ بحر سوف في أرض ادوم فأرسل حرام في السفن عبيده النواتية العارفين بالبحر مع عبيد سليمان فأتوا إلى أوفير وأخذوا من هناك ذهبا اربعمائة وزنة وعشرين وزنة واتوا بها الى الملك سليمان الاصحاح العشر وسمعت ملكة سبا بخبر سليمان لمجد الرب فاتت لتمتحنه بمسائل فأتت الى اورشليم بموكب عظيم جدا بجمال حاملة اطيابا وذهبا كثيرا جدا وحجارة كريمه واتت الى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبه فاخبرها سليمان بكل كلامه لم يكن امر مخفيا عن الملك لم يخبرها به فلما رأت ملكة سبا كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسه وسقاته ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب لم يبق فيها روح بعد فقالت للملك صحيحا كان الخبر الذي سمعته في ارضي عن امورك وعن حكمتك ولم اصدق الاخبار حتى جئت وابصرت عيناك فهو ذا نصف لم اخبر به زدت حكمة وصلاحا على الخبر الذي سمعته طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين امامك دائما السامعين حكمتك ليكن مباركا الرب الهك الذي سر بك وجعلك على كرسي اسرائيل لان الرب احب اسرائيل الى الابد جعلك ملكا لتجري حكما وبرا واعطت الملك مائة وعشرين وزنة ذهب واطيابا كثيرة جدا وحجارة كريمة لم يأتي بعد مثل ذلك الطيب في الكثره الذي أعطته ملكة سبا للملك سليمان وكذا سفن حرام التي حملت ذهبا من أوفير أتت من أوفير بخشب الصندل كثيرا جدا وبحجارة كريمة فعمل سليمان خشب الصندل درابزينا لبيت الرب وبيت الملك واعوادا وربابا للمغنين لم يأتي ولم يرى مثل خشب الصندل لذلك الى هذا اليوم واعطى الملك سليمان لملكة سبا كل مشتهاها الذي طلبت عدا ما اعطاها اياه حسب كرم الملك سليمان فانصرفت وذهبت الى ارضها هي وعبيدها وكان وزن الذهب الذي اتى سليمان في سنة واحدة ستمائة وستة وستين وزنة ذهب ما عدا الذي من عند التجار وتجارة التجار وجميع ملوك العربي وولاة الارض وعمل الملك سليمان مائتي ترس من ذهب مطرق خص الترس الواحدة ست شاقل من الذهب وثلاثمائة مجن من ذهب مطرق خص المجنة ثلاثة أمناء من الذهب وجعلها سليمان في بيت وعر لبنان وعمل الملك كرسيا عظيما من عاج وغشاه بذهب إبريس وللكرسي ست درجات وللكرسي رأس مستدير من ورائه ويدان من هنا ومن هناك على مكان الجلوس وأسدان واقفان بجانب اليدين واثنى عشر اسدا واقفة هناك على الدرجات الست من هنا ومن هناك لم يعمل مثله في جميع الممالك وجميع آنية شرب الملك سليمان من ذهب وجميع آنية بيت وعر لبنان من ذهب خالص لا فضة هي لم تحسب شيئا في أيام سليمان لأنه كان للملك في البحر سفن ترشيش مع سفن حيران، فكانت سفن ترشيش تأتي مرة في كل ثلاث سنوات اتت سفن ترشيش حاملة ذهبا وفضة وعاجا وقرودا وطواويس فتعاظم الملك سليمان على كل ملوك الارض في الغنى والحكمة وكانت كل الارض ملتمسة وجه سليمان لتسمع حكمته التي جعلها الله في قلبه وكانوا يأتون كل واحد بهديته بانية فضة وانية ذهب وحلل وسلاح واطياب وخيل وبغال سنة فسنة وجمع سليمان مراكب وفرسان فكان له الف واربعمائة مركبة واثنا عشر الف فارس فأقامهم في مدن المراكب ومع الملك في اورشليم وجعل الملك الفضه في اورشليم مثل الحضار وجعل الارز مثل الجميز الذي في السهل في الكثره وكان مخرج الخيل التي لسليمان من مصر وجماعه تجار الملك اخذوا جليبه بثمن وكانت المركبة تصعد وتخرج من مصر بست مائة شاقل من الفضة والفرس بمائة وخمسين وهكذا لجميع ملوك الحثيين وملوك ارام كانوا يخرجون عن يدهم الاصحاح الحادي عشر واحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون مؤابيات وعمونيات وادوميات وصيدونيات وحثيات من الامم الذين قال عنهم الرب لبني اسرائيل لا تدخلون اليهم وهم لا يدخلون اليكم لانهم يميلون قلوبكم وراء الهتهم فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحب وكانت له سبعمائة من النساء السيدات وثلاثمائة من السراري فأمالت نساءه قلبه وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه فذهب سليمان وراء عشتوره إلهة الصيدونيين وملكوم ركس العمونيين وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود ابيه حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش ركس الموآبي على الجبل الذي تجاه أورشليم ولمولك ركس بني عمون وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كنا يوقدنا ويذبحنا لآلهتهن، فغضب الرب على سليمان لأن قلبه لا عن الرب إله إسرائيل الذي تراء له مرتين وأوصاه في هذا الأمر أن لا يتبع آلهة أخرى فلم يحفظ ما اوصى به الرب فقال الرب لسليمان من اجل ان ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي اوصيتك بها فاني امزق المملكة عنك تمزيقا واعطيها لعبدك الا اني لا افعل ذلك في ايامك من اجل داود ابيك بل من يد ابنك امزق على اني لا امزق منك المملكة كلها بل أعطي سبطا واحدا لابنك لأجل داود عبدي ولأجل اورشليم التي اخترتها وأقام الرب خصما لسليمان هدد الأدوم كان من نسل الملك في أدوم وحدث لما كان داود في أدوم عند صعود يؤاب رئيس الجيش لدفن القتلى وضرب كل ذكر في أدوم لأن يؤاب وكل إسرائيل أقاموا هناك ستة أشهر حتى أفنوا كل ذكر في أدوم أن هدد هرب هو ورجال ادوميون من عبيد أبيه معه ليأتوا مصر وكان هدد غلاما صغير وقاموا من مديان وأتوا إلى فاران وأخذوا معهم رجالا من فاران وأتوا إلى مصر إلى فرعون ملك مصر فأعطاه بيتا وعين له طعاما وأعطاه ارضا فوجد هدد نعمة في عيني فرعون جدا وزوجه أخت امرأته أخت تحفنيس الملك فولدت له اخت تحفنيس جنوبة ابنه وفطمته تحفنيس في وسط بيت فرعون وكان جنوبة في بيت فرعون بين بني فرعون فسمع هدد في مصر بان داود قد اضطجع مع ابائه وبان يؤاب رئيس الجيش قد مات فقال هدد لفرعون اطلقني الى ارض فقال له فرعون ماذا اعوزك عندي حتى إنك تطلب الذهاب إلى ارضك فقال لا شيء وانما اطلقني واقام الله له خصما اخر رزون ابن اليداع الذي هرب من عند سيده هدد عزر ملك سوبة فجمع اليه رجالا فصار رئيس غزاتا عند قتل داود اياه فانطلقوا الى دمشق واقاموا بها وملكوا في دمشق وكان خصما لاسرائيل كل ايام سليمان مع شر هدد فكره اسرائيل وملك على ارام ويا ربعام بن نبات افرايمي من سردة عبد لسليمان واسم امه صروعة وهي امرأة ارمله رفع يده على الملك وهذا هو سبب رفعه يده على الملك ان سليمان بن القلعه وسد شقوق مدينة داود ابيه وكان الرجل يربع جبار بس فلما رأى سليمان الغلام انه عامل شغلا اقامه على كل اعمال بيت يوسف وكان في ذلك الزمان لما خرج يربعام من اورشليم انه لاقاه اخي الشيلوني النبي في الطريق وهو لابس رداء جديد وهما وحدهما في الحقل فقبض اخي على الرداء الجديد الذي عليه ومزقه اثنتي عشرة قطعه وقال ليربعام خذ لنفسك عشر قطع لانه هكذا قال الرب اله اسرائيل ها انا امزق المملكة من يد سليمان واعطيك عشرة اسباط ويكون له صبط واحد من أجل عبدي داود ومن أجل أورشليم شليم المدينة التي اخترتها من كل اسباط إسرائيل، لانهم تركوني وسجدوا لعشتورث الهه الصيدونيين ولكموش اله المؤابيين ولملكوم اله بني عموم ولم يسلكوا في طرقي ليعملوا المستقيم في عيني وفرائضي واحكامي كداود ابي ولا اخذ كل المملكة من يدي بل اصيره رئيسا كل ايام حياتي لاجل داود عبدي الذي اخترته الذي حفظ وصاياي وفرائدي واخذ المملكة من يد ابنه واعطيك إياه اي الأسباط العشر واعطي ابنه سبطا واحدا ليكون سراج لداود عبدي كل الايام امامي في أورشليم المدينة التي اخترتها لنفسي لأضع اسمي فيها واخذك فتملك حسب كل ما تشتهي نفسك وتكون ملكا على اسرائيل فاذا سمعت لكل ما اوصيك به وسلكت في طرق وفعلت ما هو مستقيم في عيني وحفظت فرائدي ووصاياي كما فعل داود عبدي اكون معك وأبني لك بيتا آمنا كما بنيت لداود وأعطيك إسرائيل وأذل نسل داود من أجل هذا ولكن لا كل الأيام وطلب سليمان قتلى يربعام فقام يربعام وهرب إلى مصر إلى شيشق ملك مصر وكان في مصر إلى وفاة سليمان وبقية امور سليمان وكل ما صنع وحكمته اما هي مكتوبة في سفر امور سليمان وكانت الايام التي ملك فيها سليمان في اورشليم على كل اسرائيل اربعين سنة ثم اتجع سليمان مع ابائه ودفن في مدينة داود ابيه وملك رحب عام ابنه عوضا عنه الاصحاح الثاني عشر وذهب رحب عام الى شكيم لانه جاء الى شكيم جميع اسرائيل ليملكوه ولما سمع يربعام بن ابن نبات وهو بعد في مصر لانه هرب من وجه سليمان الملك وأقام يربعام في مصر وأرسلوا فدعوه أتى يربعام وكل جماعة إسرائيل وكلموا رحبعام قائلين إن أباك قسى نيرنا وأما أنت فخفف الآن من عبودية أبيك القاسية ومن نيره الثقيل الذي جعله علينا فنخدمك فقال لهم اذهبوا الى ثلاثة ايام ايضا ثم ارجعوا اليه فذهب الشعب فاستشار الملك رحب عام الشيوخ الذين كانوا يقفون امام سليمان ابيه وهو حي قائلا كيف تشيرون ان ارد جوابا الى هذا الشعب فكلموه قائلين انصرت اليوم عبدا لهذا الشعب وخدمتهم واجبتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيدا كل الأيام فترك مشورة الشيوخ التي أشاروا بها عليه واستشار الأحداث الذين نشأوا معه ووقفوا أمامه وقال لهم بماذا تشيرون أنتم فنرد جوابا على هذا الشعب الذين كلموني قائلين خفف من النير الذي جعله علينا ابوك فكلمه الاحداث الذين نشأوا معه قائلين هكذا تقول لهذا الشعب الذين كلموك قائلين ان اباك ثقل نيرنا واما انت فخفف من نيرنا هكذا تقول لهم ان خنصري أغلظ من متني أبي، والآن أبي حملكم نيرا ثقيلة، وأنا أزيد على نيركم. أبي أدبكم بالصياط وأنا أأدبكم بالعقار. فجاء يربع وجميع الشعب إلى رحب عام في اليوم الثالث، كما تكلم الملك قائلا: ارجعوا إلي في اليوم الثالث. فأجاب الملك الشعب بقساوة وترك مشورة الشيوخ التي أشاروا بها عليه وكلمهم حسب مشورة الأحداث قائلا أبي ثقل نيركم وأنا أزيد على نيركم أبي أدبكم بالصياط وأنا اؤدبكم بالعقار ولم يسمع الملك للشعب لان السبب كان من قبل الرب ليقيم كلامه الذي تكلم به الرب عن يد اخيه الشيلون الى يربعام ابن نباط فلما رأى كل اسرائيل ان الملك لم يسمع لهم رد الشعب جوابا على الملك قائلين اي قسم لنا في داود ولا نصيب لنا في ابن إلى خيامك يا إسرائيل الآن انظر إلى بيتك يا داود وذهب إسرائيل إلى خيامه وأما بنو إسرائيل الساكنون في مدن يهوذا فملك عليهم رحبعام ثم أرسل الملك رحبعام أدورام الذي على التسخير فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة فمات فبادر الملك رحبعام وصعد الى المركبة ليهرب الى اورشليم فعصى اسرائيل على بيت داود الى هذا اليوم ولما سمع جميع اسرائيل بان يا قد رجع ارسلوا فدعوه الى الجماعة وملكوه على جميع اسرائيل لم يتبع بيت داود الا صبت يهوذا وحده ولما جاء رحب عام الى اورشليم جمع كل بيت يهوذا وصبت بنيامين مائة وثمانين الف مختار محارب ليحاربوا بيت اسرائيل ويرد المملكة لرحب عام ابن سليمان وكان كلام الله الى شمعيا رجل الله قائلا كلم رحب عام ابن سليمان ملك يهوذا وكل بيت يهوذا وبنيامين وبقية الشعب قائلة هكذا قال الرب لا تصعدوا ولا تحاربوا اخوتكم بني اسرائيل ارجعوا كل واحد الى بيته لان من عندي هذا الامر فسمعوا لكلام الرب ورجعوا لينطلقوا حسب قول الرب وبنى يربعام شكيم في جبل افراين وسكن بها ثم خرج من هناك وبنى فنوئيل وقال يربعام في قلبه الان ترجع المملكة الى بيت داود صعد هذا الشعب ليقربوا ذبائح في بيت الرب في اورشليم يرجع قلب هذا الشعب الى سيده الى رحب عام ملك يهوذا ويقتلوني ويرجعوا الى رحب عام ملك يهوذا فاستشار الملك وعمل عجلي ذهب وقال لهم كثير عليكم ان تصعدوا الى اورشليم هو ذا الهتك يا اسرائيل الذين اصعدوك من ارض مصر ووضع واحدا في بيت ايه وجعل الاخر في دام وكان هذا الامر خطير وكان الشعب يذهبون الى امام احدهما حتى الى دام وبنى بيت المرتفعات وصير كهنة من اطراف الشعب لم يكونوا من بني لاوي وعمل يا ربعا معيدا في الشهر الثامن. في اليوم الخامس عشر من الشهر كالعيد الذي في يهود واصعد على المذبح هكذا فعل في بيت ايل بذبحه للعجلين الذين عملهما واوقف في بيت ايل كهنة المرتفعات التي عمله واصعد على المذبح الذي عمل في بيت ايل في اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن في الشهر الذي ابتدعه من قلبه فعمل عيدا لبني اسرائيل وصعد على المذبح ليوقد الأصحاح الثالث عشر واذا برجل الله قد اتى من يهوذا بكلام الرب إلى بيت ايه ويربع مواقف لدى المذبح لكي يوقد فنادى نحو المذبح بكلام الرب وقال يا مذبح يا مذبح هكذا قال الرب هو ذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشي ويذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يوقدون عليك وتحرق عليك عظام الناس وأعطى في ذلك اليوم علامة قائلا هذه هي العلامة التي تكلم بها الرب هو ذا المذبح ينشق ويذر الرماد الذي عليه فلما سمع الملك كلام رجل الله الذي نادى نحو المذبح في بيت إيل مد يربعام يده عن المذبح قائلا امسكوه فيبست يده التي مدها نحوه ولم يستطع ان يردها اليه وانشق المذبح وذري الرماد من على المذبح حسب العلامة التي اعطاها رجل الله بكلام الرب فاجاب الملك وقال لرجل الله تضرع الى وجه الرب الهك وصلي من اجلي فترجع يدي الي فتضرع رجل الله الى وجه الرب فرجعت يد الملك اليه وكانت كما في الاول ثم قال الملك لرجل الله ادخل معي الى البيت وتقود فاعطيك اجر فقال رجل الله للملك لو اعطيتني نصف بيتك لا ادخل معك ولا اكل خبزا ولا اشرب ماء في هذا الموضع لاني هكذا اوصيت بكلام الرب قائلا لا تأكل خبزا ولا تشرب ماء ولا ترجع في الطريق الذي ذهبت فيه فذهب في طريق اخر ولم يرجع في الطريق الذي جاء فيه الى بيت ايل وكان نبي شيخ ساكنا في بيت ايل فاتى بنوه وقص عليه كل العمل الذي عمله رجل الله ذلك اليوم في بيت ايل وقصوا على ابيهم الكلام الذي تكلم به الى الملك فقال لهم ابوهم من اي طريق ذهب وكان بنوه قد راوا الطريق الذي صار فيه رجل الله الذي جاء من يهود فقال لبنيه شدوا لي على الحمار فشدوا له على الحمار فركب عليه وصار وراء رجل الله فوجده جالسا تحت البلوط فقال له اانت رجل الله الذي جاء من يهوذا فقال انا هو فقال له سر معي الى البيت وكل خبزا فقال لا اقدر ان ارجع معك ولا ادخل معك ولا اكل خبزا ولا اشرب معك ماءا في هذا الموضع لانه قيل لي بكلام الرب لا تأكل خبزا ولا تشرب هناك ماء ولا ترجع سائرا في الطريق الذي ذهبت فيه فقال له انا ايضا نبي مثلك وقد كلمني ملاك بكلام الرب قائلا ارجع به معك الى بيتك فيأكل خبزا ويشرب ماء كذب عليه فرجع معه واكل خبزا في بيته وشرب ماء وبينما هما جالسان على المائدة كان كلام الرب الى النبي الذي ارجعه فصاح الى رجل الله الذي جاء من يهوذا قائلا هكذا قال الرب من اجل انك خالفت قول الرب ولم تحفظ الوصية التي اوصاك بها الرب الهك فرجعت وأكلت خبزا وشربت ماء في الموضع الذي قال لك لا تأكل فيه خبزا ولا تشرب ماء لا تدخل جثتك قبر ابائك ثم بعدما أكل خبزا وبعد أن شرب شد له على الحمار أي للنبي الذي أرجع وانطلق فصادفه أسد في الطريق وقتله وكانت جثته مطروحة في الطريق والحمار واقف بجانبها والاسد واقف بجانب الجثة واذا بقوم يعبرون فرأوا الجثة مطروحة في الطريق والاسد واقف بجانب الجثة فاتوا واخبروا في المدينة التي كان النبي الشيخ ساكنا به ولما سمع النبي الذي ارجعه عن الطريق قال هو رجل الله الذي خالف قول الرب فذفعه الرب للأسد فافترسه وقتله حسب كلام الرب الذي كلمه به وكلم بنيه قائلا شدوا لي على الحمار فشدوا فذهب ووجد جثته مطروحة في الطريق والحمار والاسد واقفين بجانب الجثة ولم يأكل الاسد الجثة ولا افترس الحمار فرفع النبي جثة رجل الله ووضعها على الحمار ورجع به ودخل النبي الشيخ المدينة ليندبه ويدفنه فوضع جثته في قبره وناحوا عليه قائلين اه يا اخي وبعد دفنه اياه كلم بنيه قائلا عند وفاتي ادفنوني في القبر الذي دفن فيه رجل الله بجانب عظامه ضعوا عظامه لانه تماما سيتم الكلام الذي نادى به بكلام الرب نحو المذبح الذي في بيته ونحو جميع بيوت المرتفعات التي في مدن السامرة بعد هذا الامر لم يرجع يربعام عن طريقه الرضي بل عاد فعمل من اطراف الشعب كهنة مرتفعات من شاء ملأ يده فصار من كهنة المرتفعات وكان من هذا الامر خطية لبيت يربعام وكان لابادته وخرابه عن وجه الارض الاصحاح الرابع عشر في ذلك الزمان مرض ابي ابن ياربعام فقال ياربعام لامراته قومي غيري شكلك حتى لا يعلم انك امرأة ياربعام واذهبي الى شيلون هو ذا هناك اخي النبي الذي قال عني اني املك على هذا الشعب وخذي بيدك عشرة ارغفه وكعكا وجرة عسل، وسيري اليه وهو يخبرك ماذا يكون للغلام ففعلت امرأة يربعام هكذا وقامت وذهبت الى شيلو، ودخلت بيت اخي وكان اخي لا يقدر ان يؤسر لانه قد قامت عيناه بسبب شيخوخته وقال الرب لاخيه هو ذا امرأة يا ربعان اتيه لتسأل منك شيئا من جهة ابنها لانه مريض فقل لها كذا وكذا فانها عند دخولها تتنكر فلما سمع اخيه حس رجليها وهي داخلة في الباب قال ادخلي يا امراه يا ربعان لماذا تتنكرين وانا مرسل اليك بقول قاس. اذهبي قولي يا هكذا قال الرب اله اسرائيل من اجل اني قد رفعتك من وسط الشعب وجعلتك رئيسا على شعبي اسرائيل وشققت المملكة من بيت داود واعطيتك اياها ولم تكن كعبدي داود الذي حفظ وصاياي والذي سار ورائي بكل قلبه ليفعل ما هو مستقيم فقط في عينيه وقد ساء عملك اكثر من جميع الذين كانوا قبلك فسرت وعملت لنفسك الهه اخرى ومسبوكات لتغيظني وقد طرحتني وراء ظهرك لذلك ها انا ذا جالب شرا على بيتي ربعام واقطع لي كل بائل بحائط محجوزا ومطلقا في اسرائيل وانزع اخر بيتي ربعام كما ينزع البعر حتى يفنى من مات لي في المدينة تأكله الكلاب. ومن مات في الحقل تأكله طيور السماء لأن الرب تكلم وأنت فقومي وانطلقي إلى بيتك وعند دخول رجليك المدينة يموت الولد ويندبه جميع إسرائيل ويدفنونه لأن هذا وحده من يربعامة يدخل القبر لأنه وجد فيه أمر صالح نحو الرب اله اسرائيل في بيت يا ويقيم الرب لنفسه ملكا على اسرائيل يقرض بيت يا هذا اليوم وماذا الان ايضا ويضرب الرب اسرائيل كاهتزاز القصب في الماء ويستأصل اسرائيل عن هذه الأرض الصالحة التي اعطاها لابائه ويبددهم الى عبر النهر لانهم عملوا سواريهم واغاظوا الرب ويدفع اسرائيل من اجل خطايا يا الذي اخطا وجعل اسرائيل يخطئ. فقامت امرأة يا وذهبت وجاءت الى ترسا ولما وصلت الى عتبة الباب مات الغلام. فدفنه وندبه جميع اسرائيل حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبده اخي النبي واما بقية امور يا كيف حارب وكيف ملك فانها مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك اسرائيل والزمان الذي ملك فيه يا هو اثنتان وعشرون سنة ثم اتجع مع آبائه وملك ناداب ابنه عوضا عنه وامر رحبعام ابن سليمان فملك في يهود وكان رحبعام ابن احدى واربعين سنة حين ملك وملك سبع عشرة سنة في اورشليم المدينة التي اختارها الرب لوضع اسمه فيها من جميع اصباط اسرائيل واسم امه نعمة العموني وعمل يهوذا الشر في عيني الرب واغاروه أكثر من جميع ما عمل اباؤهم بخطاياهم التي أخطأوا به وبنوهم ايضا لانفسهم مرتفعات وانصابا وسواريا على كل تل مرتفع وتحت كل شجرة خضراء وكان ايضا مأبونون في الارض فعلوا حسب كل ارجاس الامم الذين طردهم الرب من امام بني اسرائيل وفي السنة الخامسة للملك رحب عام صعد شيشق ملك مصر الى اورشليم واخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك واخذ كل شيء واخذ جميع اطراس الذهب التي عملها سليمان فعمل الملك رحبعام عوضا عنها اطراس نحاس وسلمها ليد رؤساء السعات الحافظين باب بيت الملك وكان اذا دخل الملك بيت الرب يحملها السعات ثم يرجعونها الى غرفه السعاد وبقيه امور رحبعام وكل ما فعل اما هي مكتوبه في سفر اخبار الايام لملوك يهوذا وكانت حرب بين رحبعام ويربعام كل الايام ثم اضطجع رحبعام مع ابائه ودفن مع ابائه في مدينة داوود واسم أمه نعمة العمونية وملك أبيام ابنه عوضا عنه الأصحاح الخامس عشر وفي السنة الثامنة عشر للملك يربعام ابن نباط ملك أبيام على يهوذا ملك ثلاث سنين في اورشليم واسم أمه معك ابنة ابشالوم وسار في جميع خطايا ابيه التي عملها قبله ولم يكن قلبه كاملا مع الرب الهه كقلب داود ابيه ولكن لاجل داود اعطاه الرب الهه سراجا في اورشليم اذ اقام ابنه بعده وثبت اورشليم لان داود عمل ما هو مستقيم في عيني الرب ولم يحد عن شيء مما اوصاه به كل ايام حياته الا في قضية اوريا الحث وكانت حرب بين رحب عام, عام كل ايام حياته وبقية امور ابيام وكل ما عمل اما هي مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك يهوذا وكانت حرب بين ابيام ويربعام ثم اتجع أبيامُ مع آبائه فدفنوه في مدينة داود وملك آسَ ابنه عوضا عنه وفي السنة العشرين ليربعام ملك إسرائيل ملك آسَ على يهود ملك إحدى وأربعين سنة في أورشالين واسم أمه معك ابنة أبشالون وعمل آسى ما هو مستقيم في عيني الرب كداود أبي وأزال المأبونين من الأرض ونزع جميع الأصنام التي عملها آباء حتى إن معكة أمه خلعها من أن تكون ملك لأنها عملت تمثالا لسارية وقطع آسى تمثالها وأحرقه في وادي قدرون وأما المرتفعات فلم تنزع إلا إن قلب آس كان كاملا مع الرب كل أيامه وادخل أقداس أبيه وأقداسه إلى بيت الرب من الفضة والذهب والآنية وكانت حرب بين آس وبعشى ملك إسرائيل كل أيامهما وصعد بعشى ملك إسرائيل على يهوذا وبنى الرامه لكي لا يدع أحدا يخرج أو يدخل إلى آسى ملك يهود وأخذ آسى جميع الفضه والذهب الباقية في خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك ودفعها ليد عبيده وارسلهم الملك آسى إلى بن هدد ابن طبريمون ابن حزيون ملك ارام الساكن في دمشق قائلا ان بيني وبينك وبين ابي وابيك عهدا هو ذا قد ارسلت لك هدية من فضة وذهب فتعال انقض عهدك مع بعشة ملك اسرائيل فيصعد عنه فسمع بن هدد للملك اسا وارسل رؤساء الجيوش التي له على مدن اسرائيل وضرب عيون ودان وآبل بيت معك وكل كن روت مع كل أراضي نفتالي ولما سمع بعشة كف عن بناء الرامة وأقام في ترسل فاستدعى الملك آسى كل يهود لم يكن بريء فحملوا كل حجارة الرامة وأخشابها التي بناها بعشة وبنى بها الملك آسى جبع بنيامين والمصفات وبقية كل أمور آسى وكل جبروته وكل ما فعل والمدن التي بناها أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا غير أنه في زمان شيخوخته مرض في رجليه ثم اتجع آسى مع آبائه ودفن مع آبائه في مدينة داود أبيه وملك ياهو ابنه عوضا عنه وملك ناداب بن ياربعام على إسرائيل في السنة الثانية لآسى ملك يهوذا فملك على إسرائيل سنتين وعمل الشر في عيني الرب وسار في طريق أبيه وفي خطيته التي جعل بها اسرائيل يخطب وفتن عليه بعش بن اخيه من بيت الساق، وضربه بعش في جبثون التي للفلسطينيين وكان ناداب وكل اسرائيل محاصرين جبثون واماته بعش في السنة الثالثه لآس ملك يهوذا وملك عوضا عن عنه ولما ملك ضرب كل بيت يا لم يبقي نسمة ليربعام حتى اثناه حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبده اخي الشيلون لاجل خطايا يا التي اخطاها والتي جعل بها اسرائيل يخطئ باغاظته التي اغاظ بها الرب اله اسرائيل وبقية امور ناداب وكل ما عمل اما هي مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك اسرائيل وكانت حرب بين اسا وبعشا ملك اسرائيل كل ايامهما في السنة الثالثة لاسا ملك يهوذا ملك بعشا ابن اخيه على جميع اسرائيل في ترسا 24 سنة وعمل الشر في عيني الرب وسار في طريقي ربعامة وفي خطيته التي جعل بها اسرائيل يخطئ الاصحاح السادس عشر وكان كلام الرب الى ياهو بن حناني على بعشا قائلة من اجل اني قد رفعتك من التراب وجعلتك رئيسا على شعب اسرائيل فسرت في طريقي ربعام وجعلت شعبي اسرائيل يخطئون ويغيظونني بخطاياه هانذا انزع نسل بعشة ونسل بيته واجعل بيتك كبيت يا ربعام ابن نباط فمن مات لبعشة في المدينة تأكله الكلاب ومن مات له في الحقل كله طيور السماء وبقية امور بعشة وما عمل وجبروته اما هي مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك اسرائيل واتجع بعشة مع ابائه ودفن في ترس وملك ايله ابنه عوضا عنه وايضا عن يدياه ابن حنان النبي كان كلام الرب على بعشة وعلى بيته وعلى كل الشر الذي عمله في عيني الرب باغاظته اياه بعمل يديه وكونه كبيت يا ولأجل قتله إياه وفي السنة السادسة والعشرين لآسى ملك يهوذا ملك ايلة بن بعشة على اسرائيل في طرسة سنتين ففتن عليه عبده زمري رئيس نصف المركبات. وهو في طرسة يشرب ويسكر في بيت ارصا الذي على البيت في طرسة فدخل زمري وضربه فقتله في السنة السابعة والعشرين لآسى ملك يهوذا وملك عوضا عنه وعند تملكه وجلوسه على كرسيه ضرب كل بيت بعش لم يبقي له بائلا بحاء مع أوليائه وأصحابه فافنى زمري كل بيت بعشة حسب كلام الرب الذي تكلم به على بعشة عن يدياه النبي لاجل كل خطايا بعشة وخطايا ايله ابنه التي أخطأ بها وجعلا إسرائيل يخطئ لاغاظه الرب إله إسرائيل بأباطيله وبقية امور ايله وكل ما فعله اما هي مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك اسرائيل في السنة السابعة والعشرين لآس ملك يهوذا ملك زمري سبعة ايام في ترسا وكان الشعب نازلا على جبثون التي للفلسطينيين فسمع الشعب النازلون من يقول قد فتن زمري وقتل ايضا الملك فملك كل اسرائيل عمري رئيس الجيش على اسرائيل في ذلك اليوم في المحل وصعد عمري وكل اسرائيل معه من جبثون وحاصروا ترس ولما رأى زمري ان المدينة قد اخذت دخل الى قصر بيت الملك واحرق على نفسه بيت الملك بالنار فمات من اجل خطاياه التي اخطا بها بعمله الشر في عيني الرب وسيره في طريق يربع ومن اجل خطياته التي عمل بجعله اسرائيل يخطئ وبقية امور زمري وفتنته التي فتنها اما هي مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك اسرائيل حينئذ انقسم شعب اسرائيل نصفين فنصف الشعب كان وراء تبني ابن جينا لتمليكه ونصفه وراء عمري وقوي الشعب الذي وراء عمري على الشعب الذي وراء تبني ابن جينا فماتت ابني وملك عمري في السنه الواحده والثلاثين لاسى ملك يهوذا ملك عمري على اسرائيل اثنتي عشرة سنة ملك في طرسة ستة سنين واشترى جبل السامرة من شامرة بوزنتين من الفضة وبنى على الجبل ودع اسم المدينة التي بناها باسم شامرة صاحب الجبل السامرة وعمل عمر الشر في عيني الرب وأساء أكثر من جميع الذين قبلهم وسار في جميع طريق يربعام ابن نباط وفي خطيته التي جعل بها إسرائيل يخطم لإغاظة الرب إله إسرائيل بأباطيله وبقية أمور عمري التي عمل وجبروته الذي أبدأ أما هي مكتوبة في سفر اخبار الأيام لملوك اسرائيل واتجع عمري مع ابائه ودفن في السامرة وملك اخاب ابنه عوضا عنه واخاب ابن عمري ملك على اسرائيل في السنة الثامنة والثلاثين لاسى ملك يهوذا وملك اخاب ابن عمري على اسرائيل في السامره اثنتين وعشرين سنة وعمل اخاب بن عمر الشر في عيني الرب أكثر من جميع الذين قبله وكانه كان امرا زهيدا سلوكه في خطايا يربعام بن نباط حتى اتخذ اذاب ابنة اسبعل ملك الصيدونيين امراه وصار وعبد البعل وسجد له واقام مذبحا للبعل في بيت البعل الذي بناه في السامر، وعمل اخاب سواري وزاد اخاب في العمل لاغاظه الرب اله اسرائيل اكثر من جميع ملوك اسرائيل الذين كانوا قبله في ايامه بنى حيئيل البيت ايلي اريحة بابرام بكره وضع اساسها وبسجوب صغيره نصب ابوابها حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد يشوع ابن نون الاصحاح السابع عشر وقال الي التشبي من مستوطني جلعاد لاخاب حي هو الرب اله اسرائيل الذي وقفت امامه إنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. وكان كلام الرب له قائلة انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن فتشرب من النهر وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك فانطلق وعمل حسب كلام الرب وذهب فأقام عند نهر كريث الذي هو مقابل الاردن وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء وكان يشرب من النهر وكان بعد مدة من الزمان أن النهر يبس لأنه لم يكن مطر في الأرض وكان له كلام الرب قائلا قم اذهب الى صرفة التي لسيدون واقم هناك هوذا قد امرت هناك امرأة ارمله ان تعول فقام وذهب الى صرفة وجاء الى باب المدينة واذا بمرأة ارمله هناك تقش عيدان فناداها وقال هات لي قليل ماء في اناء فاشرب وفيما هي ذاهبة لتأتي به ناداها وقال هات لي كسرة خبز في يدك فقالت حي هو الرب الهك إنه ليست عندي كعكة ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار وقليل من الزيت في الكوز وهانذا اقش عوديني لآتي وأعمله لي ولابني لنأكله ثم نموت فقال لها إلي لا تخافي ادخلي واعملي كقولك ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة اولا واخرجي بها الي ثم اعملي لك ولبنك اخيرا لانه هكذا قال الرب اله اسرائيل ان كوار الدقيق لا يفرق وكوز الزيت لا ينقص الى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الارض فذهبت وفعلت حسب قول إيلي وأكلت هي وهو وبيتها أيام كوار الدقيق لم يفرق وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إيلي وبعد هذه الأمور مرض ابن المرأة صاحبة البيت واشتد مرضه جدا حتى لم تبق فيه نسمة فقالت لإيلي ما لي ولك يا رجل الله هل جئت إلي لتذكير اسمي وإماتة ابني فقال لها أعطيني ابنك وأخذه من حضنها وصعد به إلى العلية التي كان مقيما بها وأبجعه على سريره وصرخ إلى الرب وقال أيها الرب إلهي ايضا الى الارمله التي انا نازل عندها قد اسأت باماتتك ابنها فتمدد على الولد ثلاث مرات وصرخ الى الرب وقال يا رب اله لترجع نفس هذا الولد الى جوفه فسمع الرب لصوت اليه فرجعت نفس الولد الى جوفه فعاش فأخذ إلي الولد ونزل به من العلية إلى البيت ودفعه لأمه وقال إلي انظري ابنك حي فقالت المرأة لإلي هذا الوقت علمت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق الأصحاح الثامن عشر وبعد ايام كثير، كان كلام الرب الى اليه في السنة الثالثة قائلا اذهب وتراء لاخاب فاعطي مطرا على وجه الارض فذهب ايليا ليتراء لاخاب وكان الجوع شديدا في السامرة فدعا اخاب عباديا الذي على البيت وكان عباديا يخشى الرب جدا وكان حينما قطعت ايزابل انبياء الرب أن عبديا أخذ مئة نبي وخبأهم خمسين رجلا في مغارة وعالهم بخبز وماء وقال اخاب لعبديا اذهب في الارض إلى جميع عيون الماء والى جميع الأودية لعلنا نجد عشبا فنحيي الخيل والبغال ولا نعدم البهائم كلها فقسما بينهما الارض ليعبرا بها، فذهب اخاب في طريق واحد وحده وذهب عبديا في طريق اخر وحده وفي مكان عبديا في الطريق اذا باليا قد لقياه فعرفه وخر على وجهه وقال انت هو سيدي اليا فقال له انا هو اذهب وقل لسيدك هو ذائي لي فقال ما هي خطيتي حتى انك تدفع عبدك ليد اخاب ليميتني حي هو الرب الهك انه لا توجد امه ولا مملكة لم يرسل سيدي اليها ليفتش عليك وكانوا يقولون انه لا يوجد وكان يستحلف المملكة والامه انهم لم يجدوك والان انت تقول اذهب قل سيدك هو ذائلية ويكون اذا انطلقت من عندك ان روح الرب يحملك الى حيث لا اعلم فاذا اتيت واخبرت اخاه ولم يجدك فانه يقتلني. وانا عبدك اخشى الرب منذ صبار ألم يخبر سيدي بما فعلت حين قتلت إيزابل أنبياء الرب إذ خبأت من أنبياء الرب مئة رجل خمسين خمسين رجلا في مغارة وعلتهم بخبز وماء وأنت الآن تقول اذهب كل سيدك هو ذا إلي فيقتلني فقال إلي حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه ان اليوم اتراء له فذهب عبدي للقاء اخاب واخبره فصار اخاب للقاء اليه ولما رأى اخاب اليه قال له اخاب انت هو مكدر اسرائيل فقال لم اكدر اسرائيل بل انت وبيت ابيك بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البعليم فالآن أرسل واجمع إلي كل إسرائيل إلى جبل الكرمل وأنبياء البعلي أربع المائة والخمسين وأنبياء السواري أربع المائة الذين يأكلون على مائدة إزاب، فأرسل أخاب إلى جميع بني إسرائيل وجمع الأنبياء إلى جبل القرم فتقدم إليا إلى جميع الشعب وقال حتى متى تعرجون بين الفرقتين إن كان الرب هو الله فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه فلم يجبه الشعب بكلمة ثم قال إليا للشعب أنا بقيت نبيا للرب وحدي وأنبياء البعل أربعمائة وخمسون رجلا فليعطونا ثورين فيختاروا لأنفسهم ثورا واحدا ويقطعوه ويضعوه على الحطب ولكن لا يضع نارا وأنا أقرب الثور الآخر وأجعله على الحطب ولكن لا أضع نارا ثم تدعونا باسم آلهتكم وأنا أدعو باسم الرب والاله الذي يجيب بنار فهو الله فاجاب جميع الشعب وقالوا الكلام حسن فقال ايليا لانبياء البحر اختاروا لانفسكم ثورا واحدا وقربوا اولا لانكم انتم الاكثر وادعوا باسم الهتكم ولكن لا تضعوا نارا فاخذوا الثور الذي أعطي لهم وقربوه ودعوا باسم البعل من الصباح الى الظهر قائلين يا بعل اجبنا فلم يكن صوت ولا مجيد وكانوا يرقصون حول المذبح الذي عمر وعند الظهر سخر بهم الي وقال ادعوا بصوت عال لانه اله لعله مستغرق او في خلوة او في سفر او لعله نائم فيتنبه فصرخوا بصوت عالم وتقطعوا حسب عادتهم بالسيوف والرماح حتى سال منهم الدم ولما جاز الظهر وتنبأوا الى حين اصعاد التقدمة ولم يكن صوت ولا مجيب ولا مصغن، قال إلي لجميع الشعب تقدموا إلي. فتقدم جميع الشعب اليه فرمم مذبح الرب المنهدم ثم اخذ ايليا اثني عشر حجر بعدد اصباط بني عقوب الذي كان كلام الرب اليه قائلا اسرائيل يكون اسمك وبنى الحجارة مذبحا باسم الرب وعمل قناة حول المذبح فسعوا كيلتين من البسر ثم رتب الحطب وقطع الثور ووضعه على الحطب وقال املؤوا اربع جرات ماء وصبوا على المحرقه وعلى الحطب ثم قال ثنوا فثنوا وقال ثلثوا فثلثوا فجر الماء حول المذبح وامتلأت القناه ايضا ماء وكان عند اصعاد التقدمة ان الي النبي فقدم وقال ايها الرب اله ابراهيم واسحاق واسرائيل ليعلم اليوم انك انت الله في اسرائيل واني انا عبدك وبامرك قد فعلت كل هذه الامور استجبني يا رب استجبني ليعلم هذا الشعب انك انت الرب الاله وانك انت حولت قلوبهم رجوعا فسقطت نار الرب واكلت المحرقه والحطب والحجاره والتراب ولحست المياه التي في القناه فلما راى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله الرب هو الله فقال لهم إيلي امسكوا أنبياء البعل ولا يفلت منهم رجل فأمسكوهم فنزل بهم إيلي إلى نهر قيشون وذبحهم هناك وقال إيلي لأخاب اصعد كل واشر لأنه حس دوي مطر فصعد أخاب ليأكل واشر وأما إيلي فصعد إلى رأس الكرمل وخر إلى الأرض، وجعل وجهه بين ركبتيه وقال لغلامه اصعد تطلع نحو البحر فصعد وتطلع وقال ليس شيء فقال ارجع سبع مرات وفي المرة السابعة قال هو ذا غيمة صغيرة قدر كف إنسان صاعدة من البحر فقال اصعد كل اخاه اشدد وانزل لالا يمنعك المطر وكان من هنا الى هنا ان السماء اسودت من الغيم والريح وكان مطر عظيم فركب اخاه ومضى الى يزرعيل وكانت يد الرب على اليه فشد حقويه وركض امام اخاه حتى تجيء إلى يزرعيل الأصحاح التاسع عشر وأخبر آخاب بكل ما عمل إلي وكيف أنه قتل جميع الأنبياء بالسيف. فأرسلت إزابل رسولا إلى ايليا تقول هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه وأتى إلى بئر سب التي ليهود وترك غلامه هناك ثم سار في البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت رتم وطلب الموت لنفسه وقال قد كفى الان يا رب خذ نفسي لانني لست خيرا من ابائي واتجع ونام تحت الرطب واذا بملاك قد مسه وقال قم وكل فتطلع واذا كعكة رطف وكوز ماء عند رأسه فاكل وشرب ثم رجع فطجع ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال قم وكل لان المسافة كثيرة عليك فقام واكل وشرب وسار بقوة تلك الاكلة اربعين نهارا واربعين ليلة الى جبل الله حريم ودخل هناك المغارة وبات فيها وكان كلام الرب اليه يقول ما لك ها هنا يا اليه فقال قد غرت غيره للرب اله الجنود لان بني اسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا انبياءك بالسيف فبقيت انا وحدي وهم يطلبون نفسي لياخذوها فقال اخرج وقف على الجبل امام الرب واذا بالرب عابر وريح عظيمه وشديده قد شقت الجبال وكسرت الصخور امام الرب ولم يكن الرب في الريح وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار وبعد النار صوت منخفض خفيف فلما سمع ايليا لف وجهه بردائه وخرج ووقف في باب المغار، وإذا بصوت إليه يقول: ما لكها هنا يا إيلين؟ فقال: غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدهم ونقضوا مذابحهم وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي، وهم يطلبون نفسي ليأخذوه فقال له الرب. اذهب راجعا في طريقك الى برية دمشق وادخل وامسح حزائيل ملكا على ارام وامسح ياهو بن نمشي ملكا على اسرائيل وامسح اليشع بن شافات من قابل محولة نبيا عوضا عنك فالذي ينجو من سيف حزائيل يقتله ياهو. والذي ينجو من سيفياه يقتله أليشع وقد أبقيت في إسرائيل سبعة آلاف كل الركب التي لم تكثو للبعل وكل فمن لم يقبله فذهب من هناك ووجد أليشع بن شافاق يحرث واثنى عشر فدان بقر قدامه وهو مع الثاني عشر فمر إلي به وترح رداءه عليه فترك البقرة وركض وراء إلي وقال دعني أقبل أبي وأمي وأسير وراءه. فقال له اذهب راجعا لاني ماذا فعلت لك فرجع من ورائه وأخذ فدان بقر وذبحهما وسلق اللحم بأدوات البقر واعطى الشعب فاكله ثم قام ومضى وراء ايليا وكان يخدمه الاصحاح العشرون. وجمع بن هدد ملك ارام كل جيشه واثنين وثلاثين ملكا معه وخيلا ومركبات وصعد وحاصر السامرة وحاربها وارسل رسلا الى اخاب ملك اسرائيل الى المدينة وقال له هكذا يقول بنهدد لي فضتك وذهبك ولي نسائك وبنوك الحسان فاجاب ملك اسرائيل وقال حسب قولك يا سيد الملك انا وجميع مالي لك فرجع الرسل وقال هكذا تكلم بن هدد قائلا اني قد ارسلت اليك قائلا ان فضتك وذهبك ونساءك وبنيك تعطيني اياه فاني في نحو هذا الوقت غدا ارسل عبيدي اليك فيفتشون بيتك وبيوت عبيدك وكل ما هو شهي في عينيك يضعونه في ايديهم ويأخذونه فدعا ملك اسرائيل جميع شيوخ الارض وقال اعلموا وانظروا ان هذا يطلب الشر لانه ارسل الي بطلب نسائي وبنية وفضتي وذهبي ولم امنعها عنه فقال له كل الشيوخ وكل الشعب لا تسمع له ولا تقبل فقال لرسل بن هدد قولوا لسيد الملك إن كل ما أرسلت فيه إلى عبدك اولا أفعله، وأما هذا الأمر فلا أستطيع أن أفعله. فرجع الرسل وردوا عليه الجواب. فأرسل إليه بن هدد وقال: هكذا تفعل بالآلهة وهكذا تزيدني إن كان تراب السامرة يكفي قبضات لكل الشعب الذي يتبعني. فأجاب ملك اسرائيل وقال قولوا لا يفتخرن من يشد كمن يحل فلما سمع هذا الكلام وهو يشرب مع الملوك في الخيام قال لعبيده اصطفوا فاصطفوا على المدينة واذا بنبي تقدم الى اخاب ملك اسرائيل وقال هكذا قال الرب هل رأيت كل هذا الجمهور العظيم ها أنا ذا أدفعه ليدك اليوم فتعلم أني أنا الرب فقال أخاب بمن فقال هكذا قال الرب بغلمان رؤساء المقاطعات فقال من يبتدئ بالحرب فقال أنت فعد غلمان رؤساء المقاطعات فبلغوا مئتين واثنين وثلاثين وعد بعدهم كل الشعب كل بني اسرائيل سبعة آلاف وخرجوا عند الظهر وبنهدد يشرب ويسكر في الخيام هو والملوك الاثنان والثلاثون الذين ساعدوه فخرج غلمان رؤساء المقاطعات أولا وأرسل بن فاخبروه فأخبروه قائلين قد خرج رجال من السامر، فقال ان كانوا قد خرجوا للسلام فامسكوهم احياء وان كانوا قد خرجوا للقتال فامسكوهم احياء فخرج غلمان رؤساء المقاطعات هؤلاء من المدينة هم والجيش الذي وراءه وضرب كل رجل رجله فهرب الاراميون وطاردهم اسرائيل ونجابا هدد ملك ارام على فرس مع الفرسان وخرج ملك اسرائيل فضرب الخيل والمركبات وضرب ارام ضربة عظيمة فتقدم النبي الى ملك اسرائيل وقال له اذهب تشدد واعلم وانظر ما تفعل لانه عند تمام السنة يصعد عليك ملك ارام وأما عبيد ملك أرامة فقالوا له إن آلهتهم آلهة جبال لذلك قو علينا ولكن إذا حاربناهم في السهل فإننا نقوى عليهم وافعل هذا الأمر اعزل الملوك كل واحد من مكانه وضع قوادا مكانه وأحصي لنفسك جيشا كالجيش الذي سقط منك فرسا بفرس ومركبة بمركبة فنحاربهم في السهل ونقوى عليهم فسمع لقولهم وفعل كذلك وعند تمام السنة عد هدد الاراميين وصعد الى افيق ليحارب اسرائيل واحصي بنو اسرائيل وتزودوا وصاروا للقائهم فنزل بنو اسرائيل مقابلهم نظير قطيعين صغيرين من المعزة واما الاراميون فملأوا الارض فتقدم رجل الله وكلم ملك اسرائيل وقال هكذا قال الرب من اجل ان الاراميين قالوا ان الرب انما هو اله جبال وليس هو اله اوديه ادفع كل هذا الجمهور العظيم ليدك فتعلمون اني انا الرب فنزل هؤلاء مقابل اولئك سبعة ايام وفي اليوم السابع اشتبكت الحرب فضرب بنو اسرائيل من الاراميين مئة الف راجل في يوم واحد وهرب الباقون الى افيق الى المدينة وسقط السور على السبعة والعشرين الف رجل الباقين، وهرب بن هدد ودخل المدينة من مخدع الى مخدع فقال له عبيده اننا قد سمعنا ان ملوك بيت اسرائيل هم ملوك حليمون فلنضع مسوحا على احقائنا وحبالا على رؤوسنا ونخرج الى ملك اسرائيل لعله يحيي نفسك فشدوا مسوحا على احقائهم وحبالا على رؤوسهم واتوا الى ملك اسرائيل وقالوا يقول عبدك بن هدد لتحيا نفسي فقال اهو حي بعد هو اخي فتفاءل الرجال واسرعوا ولجوا هل هو منه وقالوا اخوك بن هدد فقال ادخلوا خذوه فخرج اليه بن فاصعده الى المركب وقال له اني ارد المدن التي اخذها ابي من ابيك وتجعل لنفسك اسواقا في دمشق كما جعل ابي في السامرة فقال وانا اطلقك بهذا العهد فقطع له عهدا واطلقه وان رجلا من بني الانبياء قال لصاحبه عن امر الرب اضربني فابى الرجل ان يضربه فقال له من اجل انك لم تسمع لقول الرب فحينما تذهب من عندي يقتلك اسد ولما ذهب من عنده لقيه اسد وقتله ثم صادف رجلا اخر فقال اضربني فضربه الرجل ضربة فجرحه فذهب النبي وانتظر الملك على الطريق وتنكر بعصابة على عينيه ولما عبر الملك نادى الملك وقال خرج عبدك الى وسط القتال واذا برجل مال واتى الي برجل وقال احفظ هذا الرجل وان فقده تكون نفسك بدل نفسه او تدفع وزنة من الفضة وفيما عبدك مشتغل هنا وهناك اذا هو مفقود فقال له ملك اسرائيل هكذا حكمك انت قضيت فبادر ورفع العصابة عن عينيه فعرفه ملك اسرائيل انه من الانبياء فقال له هكذا قال الرب لأنك أفلت من يدك رجلا قد حرمته تكون نفسك بدل نفسه وشعبك بدل شعبه فمضى ملك إسرائيل إلى بيته مكتئبا مغموما وجاء إلى السامر الأصحاح الحادي والعشرون وحدث بعد هذه الامور انه كان لنابوت اليزرعيلي كرم في يزرعيل بجانب قصر اخاب ملك السامر فكلم اخاب نابوت قائلا اعطني كرمك فيكون لي بستان بقوع لانه قريب بجانب بيتي فاعطيك عوضه كرما احسن منه او اذا حسن في عينيك اعطيتك ثمنه فضة فقال نابوت لاخاب حاش لي من قبل الرب ان اعطيك ميراث ابائي فدخل اخاب بيته مكتئبا مغموما من اجل الكلام الذي كلمه به نابوت اليزرع لي قائلا لا اعطيك ميراث ابائي واتجع على سريره وحول وجهه ولم يأكل خبزا فدخلت اليه ازابل امرأته وقالت له لماذا روحك مكتئبة ولا تأكل خبزا فقال لها لاني كلمت نابوت اليزرع إليه. وقلت له اعطني كرمك بفضه. واذا شئت اعطيتك كرما عوضه فقال لا اعطيك كرم فقالت له ازابل أأنت الآن تحكم على إسرائيل قم كل خبزا وليطب قلبك أنا أعطيك كرم نابوت اليزرعيل ثم كتبت رسائل باسم آخر وختمتها بخاتمه وأرسلت الرسائل إلى الشيوخ والأشراف الذين في مدينته الساكنين مع نابوت وكتبت في الرسائل تقول نادوا بصوم وأجلس نابوت في رأس الشعب وأجلس رجلين من بني بل عال تجاهه ليشهدا قائلين قد جدفت على الله وعلى الملك ثم أخرجوه وارجموه فيموت ففعل رجال مدينته الشيوخ والأشراف الساكنون في مدينته كما أرسلت إليهم إزابا كما هو مكتوب في الرسائل التي أرسلتها إليها فنادوا بصوم واجلسوا نابوت في رأس الشعب وأتى رجلان من بني بل يعال وجلسات جاههم وشهد رجلان بل على نابوت أمام الشعب قائلين قد جدف نابوت على الله وعلى الملك فأخرجوه خارج المدينة ورجموه بحجارة فمات وارسلوا الى ازابل يقولون قد رجم نابوت ومات ولما سمعت ازابل ان نابوت قد رجم ومات قالت ازابل لاخاب قم رث كرم نابوت اليزرعيل الذي ابى ان يعطيك اياه بفضه لان نابوت ليس حيا بل هو ميت ولما سمع اخاب ان نابوت قد مات قام اخاب لينزل الى كرم نابوت اليزرعيلي ليرثه فكان كلام الرب الى الي التشبي قائلا قم انزل للقاء اخاب ملك اسرائيل الذي في السامرة هو ذهو في كرم نابوت الذي نزل اليه ليرثه وكلمه قائلا هكذا قال الرب هل قتلت وورثت ايضا ثم كلمه قائلا هكذا قال الرب في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك انت ايضا فقال أخاب لإلي هل وجدتني يا عدوي فقال قد وجدتك لانك قد بعت نفسك لعمل الشر في عيني الرب هأنا ذا أجلب عليك شرا وابيد نسلك واقطع لاخاب كل بائل بحائط ومحجوز ومطلق في اسرائيل واجعل بيتك كبيت يربعام ابن نباد وكبيت بعش ابن اخيه لاجل الاغاظه التي اغفتني ولجعلك اسرائيل يخطئ وتكلم الرب عن ازابل ايضا قائلا إن الكلاب تأكل إيزابة عند مترسة يزرعيل من مات لاخاب في المدينة تأكله الكلاب ومن مات في الحقل تأكله طيور السماء ولم يكن كآخاب الذي باع نفسه لعمل الشر في عيني الرب الذي أغوته إيزابة لمرأته ورجس جدا بذهابه وراء الاصنام حسب كل ما فعل الأموريون الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل ولما سمع آخاب هذا الكلام شق ثيابه وجعل مسحا على جسده وصام واتجع بالمسح ومشى بسكوت فكان كلام الرب إلى إلي التشبي قائلا هل رأيت كيف اتضع آخاب أمامي فمن اجل انه قد اتضع امامي لا اجلب الشر في ايامه بل في ايام ابنه اجلب الشر على بيته الاصحاح الثاني والاشروم واقاموا ثلاث سنين بدون حرب بين ارام واسرائيل وفي السنة الثالثة نزل ياه شفاط ملك يهودا الى ملك اسرائيل فقال ملك اسرائيل لعبيده اتعلمون ان راموت جلعاد لنا ونحن ساكتون عن اخذها من يد ملك ارام وقال لياه شفاط اتذهب معي للحرب الى راموت جلعاد فقال ياه شفاط لملك اسرائيل مثلي مثلك شعبي كشعبك. وخيلك خيلك ثم قال ياه شفاط لملك اسرائيل اسأل اليوم عن كلام الرب فجمع ملك اسرائيل الانبياء نحو اربعمائة رجل وقال له اذهب الى راموت جلعاد للقتال ام امتناه فقالوا اصعد فيدفعها السيد ليد الملك فقال ياه أما يوجد هنا بعد نبي للرب فنسأل منه فقال ملك إسرائيل لياه شفا إنه يوجد بعد رجل واحد لسؤال الرب به ولكني ابغضه لأنه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا وهو ميخ بن يملا فقال ياه شفات لا يقل الملك هكذا فدع ملك إسرائيل خصيا وقال أسرع إلي بميخ بن يمر وكان ملك إسرائيل وياه شفاط ملك يهوذا جالسين كل واحد على كرسيه لابسين ثيابهما في ساحة عند مدخل باب السامرة وجميع الأنبياء يتنبؤون أمامهما وعمل صدقي ابن كنعان لنفسه قرني حديد وقال هكذا قال الرب بهذه تنطح الاراميين حتى يفنع وتنبأ جميع الانبياء هكذا قائلين اصعد الى راموت العادة وافلح فيدفعها الرب ليد الملك واما الرسول الذي ذهب ليدعو ميخ فكلمه قائلا هو ذا كلام جميع الانبياء بفم واحد خير للملك فليكن كلامك مثل كلام واحد منهم وتكلم بخير فقال ميخا حي هو الرب انما يقوله لي الرب به اتكلم ولما اتى الى الملك قال له الملك يا ميخا انصعد الى راموت العادة للقتال ام نمتنى فقال له اصعد وافلح فيدفعها الرب ليد الملك فقال له الملك كم مرة استحلفتك ان لا تقول لي الا الحق باسم الرب فقال رأيت كل اسرائيل مشتتين على الجبال كخراف لا راعي له فقال الرب ليس لهؤلاء اصحاب فليرجعوا كل واحد الى بيته بسلام فقال ملك اسرائيل لياه اما قلت لك انه لا يتنبأ علي خيرا بل شرا وقال فاسمع اذا كلام الرب قد رأيت الرب جالسا على كرسيه وكل جند السماء وقوف لديه عن يمينه وعن يساره فقال الرب من يغوي اخاب فيصعد ويسقط في راموت جلعان فقال هذا هكذا وقال ذاك هكذا ثم خرج الروح ووقف امام الرب وقال انا اغويه وقال له الرب بماذا فقال اخرج واكون روح كذب في افواه جميع انبيائه فقال انك تغويه وتقتدر فاخرج وافعل هكذا والان هوذا قد جعل الرب روح كذب في افواه جميع انبيائك هؤلاء والرب تكلم عليك بشر فتقدم صدقي ابنك عنه وضرب ميخا على الفك وقال من اين عبر روح الرب مني ليكلمك فقال ميخا انك سترى في ذلك اليوم الذي تدخل فيه من مخدع الى مخدع لتختبئ فقال ملك اسرائيل خذ ميخا ورده الى امون رئيس المدينة والى يؤاش ابن الملك وقل هكذا قال الملك ضع هذا في السجن واطعموه خبز الضيق وماء الضيق حتى اتي بسلام فقال ميخا ان رجعت بسلام فلم يتكلم الرب بي وقال اسمعوا ايها الشعب اجمعوه فصعد ملك اسرائيل وياه ملك يهوذا الى راموت جلعان فقال ملك اسرائيل لياه شفاط اني اتنكر وادخل الحرب واما انت فالبس ثيابك فتنكر ملك اسرائيل ودخل الحرب وامر ملك آرام رؤساء المركبات التي له الاثنين والثلاثين وقال لا تحاربوا صغيرا ولا كبيرا الا ملك اسرائيل وحده فلما رأى رؤساء المركبات ياه قالوا انه ملك اسرائيل فمالوا عليه ليقاتلوه فصرخ ياه فلما راى رؤساء المركبات انه ليس ملك اسرائيل رجعوا عنه وان رجلا نزع في قوسه غير متعمد وضرب ملك اسرائيل بين اوصال الدرع فقال لمدير مركبته رد يدك واخرجني من الجيش لاني قد جرحت واشتد القتال في ذلك اليوم واوقف الملك في مركبته مقابل ارام ومات عند المساء وجرى دم الجرح الى حضن المركبة وعبرت الرنة في الجندي عند غروب الشمس قائلا كل رجل إلى مدينته وكل رجل الى ارضه فمات الملك وادخل السامرة فدفن الملك في السامرة وغسلت المركبة في بركة السامرة فلحست الكلاب دمه وغسلوا سلاحه حسب كلام الرب الذي تكلم به وبقية أمور اخاه وكل ما فعل وبيت العاج الذي بناه وكل المدن التي بناها أما هي مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك إسرائيل؟ فاتجع اخاب مع ابائه وملك اخزي ابنه عوضا عنه وملك ياهو بن اسا على يهوذا في السنة الرابعة لاخاب ملك اسرائيل وكان ياهو شفاط بن خمس وثلاثين سنة حين ملك وملك خمس وعشرين سنة في اورشليم واسم امه عزوبة بنت شلح، وصار في كل طريق آسى أبيه، لم يحد عنها اذ عمل المستقيم في عيني الرب الا ان المرتفعات لم تنتزع بل كان الشعب لا يزال يذبح ويوقد على المرتفعات وصال حياه شفاط ملك اسرائيل وبقية امور ياه شفاط وجبروته الذي اظهره وكيف حاربه اما هي مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك يهوذا وبقية المابونين الذين بقوا في ايام اسى ابيه ابادهم من الارض ولم يكن في ادوم ملك ملك وكيل وعمل ياه شفاط سفن ترشيش لكي تذهب الى اوفين لأجل الذهب فلم تذهب لأن السفن تكسرت في عصيون جابر حينئذ قال أخذ ابن اخاب لياه ليذهب عبيدي مع عبيدك في السفن فلم يشأ ياه شفاة واتجع ياه مع آبائه ودفن مع آبائه في مدينة داود أبيه فملك ياهرام ابنه عوضا عنه أخذ ابن اخاب ملك على اسرائيل في السامرة في السنة السابعة عشرة لياه شفاط ملك يهود ملك على اسرائيل سنتين وعمل الشر في عيني الرب وصار في طريق ابيه وطريق امه وطريق يربعام ابن نبات الذي جعل اسرائيل يخطر وعبد البعل وسجد له وأغاض الرب اله إسرائيل حسب كل ما فعل أبوه